السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته شكرا ليكم من روم ام سي ديالوج عبر ا ل ب ا ل ت و ي ن ا اثنين احداش هذا العدد هيك نعطيه د ي ة لمحمود نعطيه د ي ه لمحمود يوحنا اثنين احداش يا محمود راح يعجبك هذا العدد انا مش فاتح البرنامج يحد ف ت ح و لافتح البرنامج يا جماعه طيب خليني أ ط ل ع و افتح البرنامج <تصفيق> خليني أ ع ط ي ك العدد يا محمود شوفوا يا محمود بقولك هذه بدايه الايات اللي هي ايش اللي في قانا الجليل لما حول الماء الى قمر بقولك هذه بدايه الايات على يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فامن به تلاميذه ل ا ح ظ يا محمود اظهر مجده فامن به تلاميذه هذا الحكي في الاصحاح التاني متنساش انه في ا ل إ ص ح ا ح الاول يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل وجدنا يسوع الذي من ا ل ن ا ص ر والكلام هذا كله ا ت ه في الاصحاح الاول ي ح ن ا رساحة الثانية وصله م عمل معجزة ا ذ ه أظهر مجده فأمن به فآمن ت ل ا م معايا محمود معايا محمود ي جيد ه و ص ل ا ل ف ك ر ة وصلة الفكرة يعني هم لما قالوا له ب ا ل إ ص ح ا ح ا ل أ و ل يا معلم أ ن ت ابن الله أ ن ت ملك إ س ر ا ئ ي ل أ ن ت ا ل م س ي ح أ ن ت كذا يعني هم ما كانوا لما قالوا الكلام هذا ما كانوا ي ع ن و ا ما كانوا فاهمين ما كانوا مامنين قالوا ه ما مش آمنين م طيب ش كانوا ا عارفين ه هون أظهر مجده به يا ابن الله يا ملك ما كانوا فالعدد ن رقم احداش من الاصحاح ا ل ث ا ن ي ي ح ن ا ب ق و ل ك انه اظهر مجده ف آ م ن به تلاميذه طيب ه ل أ في عند السؤال يا اخواني الآن سنوات خ د م ة المسيح من تعميده لصلبه طبعا بين هلالين كم كم س ن ة كانت كم س ن ة كم ا ن ت ك س ن ة كم س ن ة ك مين م بيعرف كم استمرت خ د م ة المسيح من تعميده هذا بيعرف ع ر ف ل انو ي ن المسيحيين مش عارفين <تصفيق> هذا فيصل على أ ح د ا ل أ ق و ا ل على أ ح د ا ل أ ق و ا ل ثلاث سنين و قول آ خ ر س ن ة و ا ح د ة قول آ خ ر إ ي ش س ن ة و ا ح د ة س ب ت ع ر ف يا اخواني على ف ك ر ة موضوع في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة هي بتعرف انه س ن ة و ا ح د ة و ممكن اني اثبتها إ ن شاء الله من إ ن ج ي ل يوحنا عند الدليل على ذلك من إ ن ج ي ل يوحنا ان ه خ د م ة المسيح كانت س ن ة و ا ح د ة من الفصح الى الفصح من الفصح الى الفصح بتتذكر اخي محمود اخي فاصل أخو... اخواني الاحباء جميعا بتتذكر وانا من ف ت ر ة ممكن من اسبوعين عملت م ح ا ض ر ة ق ص ي ر ة بينت فيها ان ه كاتب انجيل يوحنا اراد ان يجعل من يسوع حمل الفصح بتتذكروا فقلت علشان هيك خالف الاناجيل ا ل ا ي ذ ا ئ ي ة في يوم الصلب فقال ان الصلب كان في يوم الاستعداد وليس في أ و ل أ ي ا م الفصح حتى يكون يسوع حمل الفصح يجب أ ن يذبح في يوم الاستعداد وليس أ و ل أ ي ا م الفصح هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى وقلت أيضاً, قلت ايضا انه جعل وقت الصلب بين العشاءين يعني بين الساعة 3 عصراً إلى مغيب الشمس وهو الوقت الذي يقدم فيه أيضا الجيل الإزائية الساعة عصرا لأن بذلك الشمس الوقت الفصح وخالف الثلاثة إلى حمل وهو التي جيد ع ل الصلب ت ن الساعة التاسعة صباحا والثالثة عصرا ج ي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة قلت إنه, انه ذكر عدم كسر ساقي المصلوب حتى يقول انه عظم منه لا يكسر ليش لانه حمل الفصح لا يجوز كسر عظمه جيد ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة ذكرها كاتب انجيل يوحنا ولم يذكر احد غيره والنقطة الرابعة قلت انه قلت بالحربة انه طعن ذكر في جنبه و أ ن ه خرج الدم جيد حتى يجعل منه حمل الفصح يجب أ ن ه إ ي ش يخرج منه دم جيد هي ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة اللي يوم أ ن ا لما عملت الموضوع هذا تكلمت فيه يعني خطرت على بالي خطرت على بالي ولكني لم اعنى بها لم اعنى بها إ ي ش هي ان ه حمل الفصح يجب أ ن يكون عمره س ن ة حمل الفصح يجب أ ن يكون عمره كام يجب أ ن يكون عمره س ن ة بالتالي كاتب انجيل يوحنا لم ي غ ف هذه ا ل ن ق ط ة أ ي ض ا ف م د ة خ د م ة يسوع حسب إ ن ج ي ل يوحنا كانت س ن ة و ا ح د ة فقط من الفصح إ ل ى الفصح ليجعل منه إ ي ش الحمل اللي كان عمره س ن ة يعني من نزول الروح عليه من تعميد ونزول الروح عليه إ ل ى صلبه كان عمره س ن ة حتى يكون حمل الفصح هذا باختصار هذا باختصار الدليل على ذلك موجود الدليل على ذلك م ولكن ج و و د قبل ما أ ب د أ بطرح هذا الدليل عايز من خ ل ا ل النقطة هذه و أ ك د ا ل م س أ ل ة محمود اللي اتكلمنا المسألة ا فيها وهي إعلام كان ك ا ت ل إ ن ج ي ل لجا ل ا ل م ل ا ح ظ ة و إ ح ن ا م ا ن ا عايز أ ط ر ح السؤال على الرحال إ ذ ا كان سامعني أ س ت ا ذ الرحال أ س ت ا ذ الرحال سامعني آ ها لا هاذي راحيل كويس اقول ان هل ه ذكرت ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل إ ي ز ا ئ ي ه اي من الاعياد ا ل ي ه و د ي ة خلال ف ت ر ة خ د م ة المسيح غير عيد الفصح الذي صلب فيه في ح د عنده جواب يا اخواني معي احبائي الموضوع مهم والله يا اخوان والله الموضوع مهم اذا, إذا بتركزوا فيه جدا جدا جدا مهم ا ل ن ت ي ج ة تبعت ر ا ئ ع ة جدا إ ن شاء الله وبتأكدها محمود الفكرة اللي إيش اللي طرحناها. معي أخواني الفكرة هناك طرحناها هل اللي يا معي انا ح ق ي ق ة لم أ ج د يعني أ ن ا اليوم بلشت في الموضوع ه ذ ا ولم أ ج د أ ن ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل إ ي ذ ا ئ ي ة ا ل ث ل ا ث ة ذكرت أ ي عيد من ا ل أ ع ي ا د خلال خ د م ة المسيح أ ق و ل خلال خ د م ة المسيح غير عيد الفصح الذي ايش الذي صلب فيه السؤال اللي بطرح نفسه ا ل آ ن السؤال اللي بطرح مال نفسه هل ذكر يوحنا كاتب ا ل إ ن ج ي ل الرابع أه. السؤال هل ذكر يوحنا كاتب ا ل إ ن ج ي ل الرابع أ ع ي ا د أ م لا نذكر شوف ا ل م ف ا ج أ ة يا محمود ا ل آ ن انظر إ ل ى ا ل م ف ا ج أ ة ا ل آ ن كاتب إ ن ج ي ل يوحنا تفرد بذكر ا ل أ ع ي ا د ا ل ر ئ ي س ي ة اللي خلال ا ل س ن ة كلياتها و ر ح نشوف ليش فعل ذلك ر ح نشوف ليش فعل ذلك أ و ل شيء أول أول شيء في يوحنا اثنين م م ح ثلاثه ع ص ح أ و ل عيد فصح ذكره كاتب إ ن ج ي ل يوحنا كان في العدد اثنين ثلاثه ش يقول وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إ ل ى أ ر ش اورشليم ل ي اليهود ق ي يسوع ب ا فصعد إلى أ ر ما جماعة يمسح جماعة البرنامج التكست يا ليش ليش بدل الله يا إخواني الله التكست يا、جماعة. أنا على فكرة البرنامج هذا حكيت كثير فكرة ليش بدل بدل على سطبته شلت كل الكلمات اللي فيه شلت كل الكلمات حياك الله ياخي الحبيب بمباير شلت كل الكلمات اللي فيه أ م ا هيك الواحد كل ما يحطله نص ولا يحطله إ ي ش على التكسي يروح يطير والله م ش ك ل ة طيب يبدو انه ما في حد مركز معي خليني اترك الوقت ما في حد متابعني ولا حد مركز معي تكست عمال بيمسح بس نور من س ا ع ة ما دخلت نور وهي بلشت نور السلامات طيب أ خ ت ي وقف بارك الله فيك أ و شو اسمه أ و ما بعرف حدا, حدا يعني ما يكونش عنده سفر السلامات هذا ومش ا ل ط ر د عارف إ ي ش عشان نحط النصوص محمود رح تلاحظ ا ل آ ن إ خ و ا ن ي ا ل أ ف ا ض ل جميعا الكلام ا ل ج م ي ع رح تلاحظ إ ن ه كاتب إ ن ج ي ل يوحنا يذكر الاعياد كلها ي ا ت ليرسل يسوع إ ل ى الهيكل ليعلن يسوع عن نفسه في الهيكل أ م ا م الجميع ولاحظ ا ل م ل ا ح ظ ة هذه التي لم ترد في الارجيل ا ل ا ز ا ئ ي ة ا ل أ خ ر ى جيد اذا زي ما قلت إ ن ه في يوحنا اثنين ث ل ا ث وكان فصل اليهود قريبا ف ص ع د يسوع إ ل ى أ و ر ش ل ي م جيد في هذا ا ل ف ص ل ع لما ى فكرة ل صعد إ ل ى أ و ر ش ل ي م راح ت ل ا ح ظ و ن في العدد عمل تطهير الاربع ه ي تطهير ل ل ه ي ي ك ا ا سلطان ل ل سألوه ت ت ي بأي أنه ف ل هذا قال ل ه م اهدموا هذا ا ل ه أقيمه لاحظ أنه ي في أيام ك ل ثلاث لاحظ الآن وأنا ا خ ت ر ع ه ذ ا ا ل ع ي د لسببين على ف ك ر ة أ ن ا راح أذكر ا ل آ ن السبب ا ا ل ل أ و ن ي اتباعا ت وبعدين ن و ل السبب الثاني جيد فبنلاحظ هنا إنه, انه اخترع هذا العيد عيد الفصح الاولاني هذا ذكره ليقول ان يسوع ص ع د الى ا ر ش ل ي م انه طهر الهيكل طرد ا ل ب ا ع يعني وما الى ذلك و ا ل ص ي ا ر ف ة ومن ثم س أ ل و ه اليهود باي سلطان تفعل هذا قالهم ل انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاث ايام اقيم اين حصل هذا حصل في الهيكل ا ل م ن ا س ب ة المناسبه عيد الفصح عيد الفصح معي والشواهد الشواهد خليني احطها من يوحنا اتنين تلاتاش وتباعا يعني ل غ ا ي ة وين لوين لتسعتاش لغايه تسعتاش خليني خليني انا شغل برنامج عندي ل أ ن ه فش عندي انا, أنا ماسح الكلمات هديك فممكن أ ح ط انا لانفسهم طيب شوف اخي نبلش نبلش متلطه وكان و ف ص ح اليهود قريبا فصعد يسوع إ ل ى أ و ر ش ل ي م أ ن ا خلاص ه ا ن ز ل إ ن شاء الله ا ل ش و ا ح د أ ن ا جيد ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما وصيارف ا ل جلوسا دخل الهيكل طهر الهيكل جيد فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيار فوقلب ا الموائد جيد وقال فقال اليهود في سته واربعين سنه إ ل ى آ خ ر ه ماشي انتهى ا ل آ ن هذه أ و ل م ل ا ح ظ ة إ ذ ن يذكر أ و ل عيد اللي هو عيد الفصح جيد أ و ل فصح اللي دخل فيه الهيكل و ا ل ن عن نفسه, عن نفسه بعمل, بعمل ظاهر واضح جدا جيد لام ش وسؤل من قبل اليهود على فكرة في ملاحظة فكرة فيه ان تطهير الهيكل هذا حسب ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل إ ي ز ا ئ ي ة كان في ا ل ن ه ا ي ة بعد أ ن دخل أ و ر ش ل ي م على الحمار بعد ان دخل اورشليم على الحمار جيد ولكن كاتب انجيل يوحنا بيفصلهم عن بعضهم بيحط تطهير الهيكل في ا ل ب د ا ي ة ودخولوا على الحمار في ا ل ن ه ا ي ة طيب يفصلهم عن بعض بيجعل ا ل م س ا ف ة بيناتهم تقريبا س ن ة س ن ة ك ا م ل ة جيد ا ل آ ن الشاهد التاني الشاهد التاني في يوحنا خ م س ة خمسة واحد يوحنى خلينا احط الشاهد يوحنا خ م س ة واحد هلا بنشوف هون ب ق وبعد ل ك و هذا كان عيد لليهود ه في كمان عيد ا ل آ ن كان عيد لليهود فصعد يسوع إ ل ى أ و ر ش ل ي م هلا بعد هذا العدد شو ا ل ل يشفي بصير ب ي انه بيشفي مشلول بيت حصد ه في العدد رقم ث م ا ن ي د ثم يجد يسوع في الهيكل لهذا المشلول بعدما شفاه ه العدد رقم、14. ويبين يسوع لهذا المشلول انه هو اللي شفاه كل هذا تمهيدا للحوار الذي سيتم داخل الهيكل ويستمر ل غ ا ي ة العدد سبعه واربعين خلينا نحط الاعداد تباعا, تباعاً. الآن بنشوف... بنشوف... ألا إيش... ألا بالسبب هذا العيد العيد عارفين أنا بالنهاية شاء الله هذا عيد إيش. جيد؟ بقول وفي باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية على أقولكم بقول أورشليم بنشوف بنشوف إن عند بس بركة إيش مش إيش وفي مفهم فكرة خمسة لها هذه عيد عيد جيد بيك جيد في حصد رح أروقة كانت م... م جمهور ع ج كثير من مرضى وعمي وعرج شو ع ما ه ذ ايش عصم هذا وعمي المفروض و ا ل ي ش المهم يتوقعون تحريك الماء لان م ل ا ك كان ينزل احيانا في ا ل ب ر ك ة الى اخره ومن ثم وكان هناك انسان به مرض منذ ثمانيه وثلاثين سنه ة ممتاز ذ ا مضجعا رأى يسوع وعلم ان هذا راه يسوع م ض ج ع ا وعلم أ ن له زمانا كثيرا فقال له أ ت ر ي د أ ن ت ب ر أ أ ج ا ب ه المريض يا سيد ليس لي إ ن س ا ن يلقيني في ا ل ب ر ك ة حتى تحرك الماء متى تحرك الماء بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. يعني يمشي مجال الزلم إنه ينزل. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي راح تشوف ولا المهزل تمر معنا مهزل كمانا تحرك آتي تشوف على رح آخر سريرك فكرة أنا قال بل ينزل خليه ينزل له يعني يسوع شوي أنه فحالا ب ر ع ا ل إ ن س ا ن وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت ممتاز فقال اليهود للذي شفي إ ن ه سبت لا يحل لك أ ن تحمل سريرك أ ج ا ب ه م إ ن الذي أ ب ر أ ن ي هو قال لي احمل سريرك وامشي ف أ س أ ل و ه من هو ا ل إ ن س ا ن الذي قال لك احمل سريرك وامشي أ م ا الذي شفي فلم يكن يعلم من هو ل أ ن يسوع اعتزل إ ذ كان في الموضع جمع كان في ناس ك ث ي ر و يسوع راح فهذا المشلول ما اعرف م ن اللي شفاه بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل انظروا المهزله ا ل آ ن هل يسوع دخل الهيكل كويس شاف هذا ا ل إ ن س ا ن اللي شفاه المشلول بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أ ن ت قد ب ر ي ت فلا ت خ ط أ ايضا لئلا أ يكون لك شر يسوع بيروح عليه في الهيكل وبيقول له هيك فقط فقط ل ي ع ل م هذا المشلول اليهود الموجودين حوله أ ن يسوع هو الذي شفاه و ي ه ي ئ اه كاتب إ ن ج ي ل يوحنا هنا ويوطي يعمل طوطو ان للحوار الطويل اللي سيحصل ما بين يسوع وبين اليهود في الهيكل انظر شوف هذا العدد كيف يعني يسوع شافه وقال له ا ي ل ا ه ي ا ت ك شفيت انت ها قد برئت فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك شر لاحظ, لاحظ التركيب يعني شغل عيال يعني فمضى ا ل إ ن س ا ن و أ خ ب ر اليهود أ ن يسوع هو الذي أ ب ر ا ه جيد إ ذ ا هو ليش قال على لسان يسوع في أمان الله ليش ليش لسان يسوع يسوع في فأجاب يا أخي الحبيب راضي ليش يسوع يجعل يعلن يسوع الهيكل الذي ويوطئ يعمل أمان أنه أبرأه الكلام للمشلول المشلول الكلام الله هذا لسان لهذا عن على هو حتى ذكر توطئة يسوع اني ابي يعمل حتى الان وانا اعمل اللي عارفينه طبعا الاعداد كلها هل انتو ا عارفينه ا فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم السبت فقط بل قال الله معادل بالله ايضا ان ينقض نفسه بفسرنا اخواني ابوه هذا هذه وما لم ليش اللي جاءت في الجيل يحنى جاءت فقط الاقوال وكلها طبعا عبارة عن مؤلفات وكلها في الهيكل ليعلن ترد ذلك كل تحصل الازائية مؤلفات هذا الكلام بيستمر ل غ ا ي ة العدد كام هذا الحوار الطويل بيستمر ل غ ا ي ة العدد سبعه واربعين لغايه العدد سبعه ت ه ل واربعين ح اه لا بدناش يا ا ش ه ا د ه خ ل ي ه على جنب ا ه ا لا خ ل ي ه على جنب ا عشان ما يعمل ا ا ر ب ا ك ه ل أ في يوحنا س ب ع ة اثنين في عيد المضال في عيد المضال س ب ع ة اثنين يقول وكان عيد اليهود عيد المضال قريبا وكان عيد اليهود عيد المضال ليش قريبا كله اعياد على ف ك ر ة عندي و ح ن ا كاتب يجي يوحنا كله اعياد هلأ شو بصير بعد العدد هذا خلينا نحط خلين الاعداد هلا عيد المضال قريب ا ل ل بينزل طبعا من, من الجليل جيد بينزل الى هناك جيد حتى لا نطيل خلينا نروح ل غ ا ي ة العدد اربعه عشر يقول ولما كان العيد قد انتصف يوحنا سبعه اربعه ع ش ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم هلا بيخترع كاتب انجيل يوحنا عيد آ خ ر ليدخل يسوع إ ل ى الهيكل ليعلن عن نفسه جيد وكان يعلم هلا خلينا نحط ا ل أ ع د ا د فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو, وهو لم يتعلم أ ج ا ب يسوع وقال تعليمي ليس لي بل ل أ ب ي الذي أ ر س ل ن ي بل بل ليس لي انشاء ي إن أ ح د أ ن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أ م أ ن اتكلم أ من نفسي من يتكلم من نفسه ي ط ل ب مجد نفسه و أ م ا من يطلب مجد الذي أ ر س ل ه فهو صادق وليس فيه ظلم كل الهيكل الهيكل أعطاكم منكم الحوار الله يدخل إلى الحوار أليس هذا اخترع هذا وين يسوح ويجري موسى نموس في إيد من بالنموس لماذا تطلبون أن تقتلوني شيطان من حتى يعمل أجاب أحد أن يقتلك؟ أكمل لماذا الجمع قد وقالوا يقتلك يطلب بك أ ج ا ب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا لهذا أ ع ط ا ك م موسى الختان ليس أ ن ه من موسى بل من ا ل آ ب ا ء ففي السبت ت ق ط ل و ن ا ل إ ن س ا ن ف إ ن كان الانسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقد ناموس موسى ف ت س خ ط و ن علي ل أ ن ي شفيت إ ن س ا ن ا كله في السبت لا تحكموا حسب الظاهر بل تحكموا حكما عادلا فقال قوم من أ ه ل اورشليم عيسى هو الذي يطلبون أ ن يقتلوه طيب إ ل ى قوله في العدد رقم سبعه وثلاثين ا ل آ ن شوف يا محمود في العدد رقم سبعه وثلاثين في نفس السياق ب يقول وفي اليوم ا ل أ خ ي ر العظيم من العيد وقف يسوع ونادى ا ل آ ن بينادي في نص الهيكل إ ن عطش أ ح د فليقبل إ ل ي ويشرب لاحظ يا محمود <تصفح> هي هي نعم نعم نعم نعم نعم جهارا نعم ي ا ق ل نعم ا وهو ي جهارا ولا ي نعم له ل شيئا لعل الرؤساء قد نعم نعم الآن ا ل شوف هلأ في اليوم الأخير نعم ي د ا ل ض ا ل هو أ ع ظ م الأيام في ع ي د ا ل م ض ا ل بيقول وفي اليوم ا ل أ خ ي ر العظيم من العيد وقف يسوع ونادى نادى باعلى صوته إ ن عطش ا أ ح د فليقبل إ ل ي ويشرب معايا ج م ا ع ة إ ذ ا في أ و ل العيد بنص العيد بيفوت وبتصير كل هاي ا ل م س ر ح ي ة اللي سمعناها جيد وفي آ خ ر أ ي ا م العيد اللي هو اعظم ايام عيد المضال ل الهيكل بيوقف وبنصرخ ب في ي و و ق نص من عطش ف ل ي أ ت ي إ ل ي ليشرب جيد وبعدين من آ م ن به كما قال كما قال الكتاب تجري من بطن وانهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون ب ه م وما إ ل ى ذلك وهلم ا جره وهلم ا يشرب وهلما ج ط ي ش ا ه د ا ل آ الآخر خ ر عيد تاني عيد تاني يا عيد عيد م ح م و د عيد ا ل ت جره د د عيد التجديد ي ويحنى ع الإصطاح ا ا ل ش اللي انتو ا ي ن ع ر ف يوحنا ل ل إ ص ح ح ا ا عشره ا اللي انتم ا ي ن ع ر ف يحنى اثنين وعشرين ب يقول ك وكان عيد التجديد في أ و ر ش ل ي م وكان شتاء طبعا هذا الحوار المعروف اللي أراده أراده اختراع أيضا عيد التجديد حتى يدخل يسوع إلى الهيكل ويجري هذا الحوار المعروف كويس هلأ في الإصحاح على يدخل إلى هلأ يرجمه عيد يسوع ويجري كويس في حتى إثره إذن رقم أن في الاساحه رقم احداش العدد خمسه وعشرين يتكلم عن عيد الفصح اللي ا ل ماله اللي كان المفروض يصلب فيه جيد وبعدين بتنتهي عدد 12 العشاء اللي, اللي كان في بيت عنيه ويقضيها مع تلاميذه في العشاء الاخير حتى, يش حتى يذهب الى بستان جدسي ماني جيد يعني ا ل يوحنا اصحى 1 ل ا ث ه ع 1 ر اربعه عشر خمسه م ك ل ر ا ت ه عشر سبعه عشر اه و بعدين و بعدين في السبعه عشر ثمانيه عتقد يعني يذهب إ ل ى الجسماني ليصلب إ ذ ا ا ل م ل ا ح ظ ة هون إ ن ه ك ت ب ت ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل إ ي ز ا ئ ي ة لم يذكروا اي من هذه ا ل أ ع ي ا د سوى عيد الفصح الذي صلب فيه منيح كاتب إ ن ج ي ل يوحنا ما بين الفصح ا ل أ و ل يا اخواني والفصح الثاني ايش عمل ذكر جميع ا ل أ ع ي ا د اللي تتخلل خلال ا ل س ن ة ما بين الفصحين إ ي ش هم هدول الاعياد بعد الفصح في عندك عيد الخمسين عيد الخمسين اللي هو بعد خمسين يوم من عيد الفصح اللي هو ايش عيد, عيد الحصاد هذا اللي هو عيد الحصاد جيد بعد عيد الخمسين هذا بيجي عيد المضال عيد المضال هاد ذ يتم الاحتفال فيه بشهر اكتوبر, اكتوبر ل ا بعدين بدك تقول لنا كاتب انجيل يوحنا عيد التطير شسم هذا اللهم صل على سيدنا محمد الا يا جماعة، اذكروا معاي اللهم صل على سيدنا محمد قلنا عيد الفصح بعد عيد الخمسين بعد عيد المضال وبعد عيد التجديد وبعد عيد التجديد وبعد ايش عيد التجديد عيد التجديد انت عيد التجديد بشهر اثنا عشر جيد وبعد ذلك تذكر ايش الفصح الثاني اللي صلب فيه ا ل آ ن نعم الان عيد المضال هذا اللي هو, بذكر اللي هو عيد يذكر بخروج بني إ س ر ا ئ ي ل وانهم كانوا يسكنوا في خيم ا أ ي ا م الخروج اللي في م ر ح ل ة الخروج اللي عايز أ ق و ل ه يا اخواني ا ن ه كاتب إ ن ج ي ل يوحنا جعل الصلب جعل ر س ا ل ة المسيح ت ب د أ مع عيد الفصح ا ل أ و ل ومن ثم يذكر الاعياد التي تليه إ ل ى عيد الفصح الثاني الذي صلب فيه كان ذكرة ولكن الكلام المسيح على الأرض حسب إنجيل على فكرة المسيحيين مش عارفين ثلاثة ولا واحد ولكن هي قطعا وعند الدلائل القاطع على هذا إنجيل يوحنى وعند مدة خدمة مش هم على على حسب بدنا إذا, إذا فيه هي نتكلم بالتفصيل سنة سنة لماذا كاتب إ ن ج ي ل يوحنا ذكر هذه ا ل أ ع ي ا د بالتفصيل ب ا لسببين ت ف ص ي ل ل السبب ا ل أ و ل ذكرناه حتى يجعل هذا كل الاعلان عن نفسه سؤال عن نفسه داخل الهيكل بسبب هذه ا ل أ ع ي ا د التي كان مضطرا من أ ج ل ه ا أ ن يذهب إ ل ى الهيكل هذه و ح د ة السبب ا ل ث ا ن ي حتى يقول لنا انه خدمته استمرت س ن ة من تعميده إ ل ى صلب س ن ة إ ي ش يعني لأنه حمل الفصح وكان أ ن ه قد قدم و ع م ر ه س ن ة ف ق ط ل أ ن ه ح م ل ا ل ف ص ح هل ذ ه ا ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة ا ل ل ي كانت تنقصني في المحضر ا ة ا ل ل ي ع م ل ت ه ان إ ه ع ظ م من ه ل ا ي ك س ر درب بالحرب ة صلب كان بين ا ل ع ش ا ء ي ن مع ي خ و ا ن ي صلب كان يوم ا ل ا س ت ع د ا د وكذلك صلب حينما كان عمر ه سنفقر كان عمرها سنفقر كان ح م ر ه ا سنفقر الحمد لله رب العالمين محمود و ف ن ب ا ي ر وصلتهم الفكره ك ا م ل ة مع إ خ و ا ن ي و أ ث ب ت إ ن شاء الله إ ن ه فعلا, فعلاً س ن ة و ا ح د ة فقط من إ ن ج ي ل يوحنا ح د ة فقط هناك عدد واحد هناك عدد واحد ممكن أن ي ج ان د عدد واحد ل المسيحي فيه م م ك أن يجادل فيه المسيحي ولكن عند الرد عليه ب إ ذ ن الله اللي هو إ ي ش اللي هو إ ي ش اللي قلتلكم خلينا نتركه هذا ع ش ا ن م ع م ل ا ش ب ل ب ل اللي هو يوحنا ست اربع اللي هو يوحنا ست اربع اللي بيقول فيه وكان الفصح عيد اليهود قريبا, عيد اليهود قريباً. المقصود بالفصح هنا الذي كان قريبا منه الفصح التاني الذي صلب فيه الفصح التاني الذي صلب فيه جيد وعند الدليل على ذلك الدليل على ذلك بكل ب س ا ط ة انه بعد ما ذكر في العدد رقم سته هذا الكلام في العدد رقم اربعه هذا الكلام ذكر بعده عيد ايش ذكر بعده عيد المضال وليس عيد الخمسين جيد يا اخواني ذكر عيد المضال وبعد عيد المضال ذكر ايش عيد التجديد فلو أ ر ا د هنا ان ه الفصح الثاني ف ص ح ا ل قبل الفصح الثالث الذي صلب, صلب فيه كان المفروض ان ه ي أ ت ي بعد هذا الفصح ي أ ت ي ياتي عيد الخمسين بعدين عيد المضال بعدين بعدين عيد التجديد ويتكلم عن الفسح ا ل ت ا ل ي القادم الذي سيصلب فيه المسيح فقال انه كان عيد الفسح قريبا ماشي اخواني الان ربما يقول قائل ر ب م ان يقول قائل ه طيب انت شو عرفك ان ه العيد اللي في العدد لعظة الله صلي على شوية وينه نعم ما محمد سي العدد يوحنا خ م س ة العدد واحد شو عرفك انو العيد اللي ذكر هنا هو عيد الخمسين اللي قال فيه وبعد هذا كان عيد لليهود كان عيد لليهود فصعد إ ل ى أ و ر ش ل ي م من وين جيت يا ابو سويس انت قلت انو هذا هو عيد الخمسين ط ب هو قال عيد لليهود ولم يبين ولم يبين اي الاعياد كان هذا على ف ك ر ة لاحظوا م ل ا ح ظ ة انو كاتب انجيل يوحنا عيد المضاد ذكره بالاسم عيد التجديد ذكروا بالاسم عيد الفصح ذكروا بالاسم معي اخواني ولكن شمعنا هذا العيد لم يذكر اسمه ل أ ن ه لانه حقيقه هو مش عارفه هو مش عارفه هي غاب عنه اسمه هذا عيد الخمسين هذا عيد الخمسين لانه بعد الفصح ي أ ت ي الخمسين بعدين عيد المضال جيد الخمسين بعد خمسين يوم من عيد الفصح عيد المضال بيكون طيب ايش الدليل على انه هذا عيد الخمسين آه؟ لانه بعده م ب ا ش ر ة ذكر ايش ذكر عيد المضال جيد بعده م ب ا ش ر ة ذكر عيد المضال وقبله عيد الفصح بما ان ه ذكروا بعد الفصح اذا هو عيد الخمسين وذكروا قبل ا ل م ض ا ل إ ذ ن هو عيد الخمسين واضح هذه م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن ه في التفسير راح أ ق ر أ لكم تفسير تادوس يعقوب ملطي و أ ن ط و ن س فكري جيد شو بيقول تادوس يعقوب ملطي ب يرى ق يرى كثير من آ ب ا ء ا ل ك ن ي س ة والدارسين المعاصرين شوف يرى أ ن الظروف ا ل و ا ر د ة في هذا ا ل إ ص ح ا ح ت ك ش ف أ ن ه كان عيد الفصح و أ ن ا أ ق و ل ه خ ط أ خ ط أ طبعا هو لم يذكر لنا هذه الظروف لا بقول انه ايش يرى انه عيد الفصح اقول لا انا لا بس لسبب للسبب اللي انا ذكرته جيد والسبب اللي سيذكر ه الان مين اللي هو انطونيوس فكري شوفوا ا ن ط و ي س ش و ف فكري شو بقول ي بقول ي هناك ر أ ي ا ن اولهما ان هذا العيد هو الفصح الرابع للمسيح اثناء م د ة خدمته وثاني هما انه عيد الخمسين و أ ص ح ا ب هذا ا ل ر أ ي يقولون أ ن ه لو كان الفصح لقال العيد وليس عيد غير م ع ر ف ة فالفصح أ ش ه ر ا ل أ ع ي ا د والمسيح يتخذ ف ر ص ة فرصه, فرصة تجمع مئات أ ل و ف في أ و ر ش ل ي م ليقدم نفسه للجموع جيد إذن, اذن لو كان هذا العيد هو عيد الفصح لما قال عيد لليهود لما قال عيد لليهود ل أ ن عيد الفصح معروف لدى كاتب إ ن ج ي ل يوحنا جيدا وذكره وذكره مرتين جيد وعيد الفصح لا يجوز أن ي ق ان ل ع ه ع يقال د لليهود لا يجوز ي أن يقال عنه عيد لليهود ولكن هذا يمكن أن يطلق على على عيد على ان ل خ م س ي مع ا يطلق يمكن ي أن على عيد الخمسين إذن هو, إذن هو عيد الخمسين وليس عيد عيد الخمسين الفصح مستحيل لا يحدث عيد الفصح ل أ ن ه بعده مباشره حكي حكينا ح قلنا ن ذكر عيد المضال والذي يسبق عيد المضال هو عيد ا ل خ م س ي ن مع إ خ و ا ن ي اذا م د ة خ د م ة يسوع حسب كاتب إ ن ج ي ل يوحنا هي س ن ة و ا ح د ة فقط و أ ر ا د أ ن يجعل منه حمل الفصح أن تكون النقطة واضحة إن شاء الله في حد عنده تعقيم على طيب هل عايز اللاقط إ خ و ا ن ي ا س ت ر ا ح ة ب س ي ط ة ب و ا ر ج بك اسم الله يرضى عليك ساميلي اخواني يا ج م ا ع ة إ ذ ا في ح د ا ن ل د ه أ ي تعليق على, على, على ما سمعتم بارك الله فيكم تفضل سلام عليكم ورحمه الله حياكم الله عمينات حليب يعني تعمد انه يختصر م س ي ر ة المسيح او سيره يسوع في ا ل س ن ة دي تمام رقم اثنين يعني مكنش ينفع برضو لانه عايز يصل برضو فكره ا ل ف ي ح ه و ل ا ا ص ل ك ل ا م د ه م ا نفس المسائل ه ا ن ا ع ت ر ف س ا ل ث ل ا ث س ن ن ي ا ئ ل ا ل الرسالة ي ع ن ي ل م ا ذ ا حاول يختصر السيرة يختصر في سنة و ا ح د ة ل م ا ذ ا ح ا و ل ا ل س ي ر ة سنة في و ا ح د ة ي عنها ي كان ل ه إيه, ايه هدفه د ف انه حتى يعني ف ت ل حوارات وكلها ا ك ت كمان ف في في ليه م ع ج ز ا ت و كلها كانت في الهيكل او بمعنى اصح الاعلان بعد كل معجزة كان نازم يروح الهيكل ويعلن عن نفسه او ايش مانا الهيكل اعلن المقصود من الهيكل ان هو كان الاعلان ويعلن يسألوه هو بمعنى بعد برضه بزيت معجزة هم من دايما عن نفسه يعني كل يرؤي في بشكل عام وخصوصا ً للكهنه يعني اعلانه كده مكنش ا ا حتى ل ل أ ف ر ا د العاديين من اليهود أ غ ل ب ي ة اعلاناته كانت بتبقى في الاعياد وفي الهيكل حيث وجود ا ل ك ه ن ة يعني تمام الحاجة الثالثة النقطة الجميلة اللي انت يعني برضو ذكرتها ان هو مش عارف عيد, اليهود اللي هو عيد الخمسين ي اللي ه هو و د عيد مش عارف اسمه تمام وبعدين بغض النظر حتى انه و مش عارف اسمه و هو اليهود اليهود ومعناه هو اليهود يقول اليهود يوحن اليهود ذكر كان هناك انكان هناك انه ان يعاني معناه من ان من الله عيد عيد عيد دلم مش مش اساساً ف ن ق ط ة اخرى يبقى ب ر ض ه يعني حتى لو ايه م ا ن ه ا ش علاقه بالموضوع يبقى هو مش من التلاميذ او بمعنى صح ليس هو يوحنا بن زبدي تمام طيب ارد لك المايك ان شاء الله وحتى لو ايه م ا ر ا ي ح ت ك ش يعني كتير ا ع م ن ا ب ص ي ل بس ارد لك المايك ان شاء الله و... ح ب ب ب س م ع منك、يعني. س ل ا ل ك م سلام الله و ر م الله و م ه ل ل ه و ر م ه ا ل و ر ل ل ه م الله م ورحمه الله و ر ر ح ا ل ه و ر ا ر ح الله ورحمه ا ا ل ح م ه الله ر الله و ر ح ا ل ل ا ل ل و ل ل الله و الله ر ه الله و ر و ا ح م ه ا ل ا ل ل الله ورحمه و ر ح م م ا الله ه الله ا ل ح م ه ا الله ر ه الله و و ا ح م ه ل ل ه ه ا ر الله و ر ح ل ل ه و ر ح م ل الله ح ل ل ه ل ل ه ه ح م ل الله ح م ه الله و و ر ح م ر ه ا ل ل و م ه ه و ر جعل عمر خ د م ة يسوع سنه وحده من, من نزول الروح عليه إ ل ى صلبه هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ا ن ي ة و أ ك م ل ب ه ذ ا يعني اكمل ا ل د ا ئ ر ة اللي ب د أ ه ا حينما قال حينما قال ان ه صلبه كان في يوم الاستعداد جيد في حين انه حسب ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل إ ي ز ا ئ ي ة صلب كان في أ و ل أ ي ا م الفصح وليس الاستعداد هي أ و ل ن ق ط ة جعل الصلب بين ا ل ع ش ا ي ن عشان هي كاتب إنجيل يحنى هي ق ا ل إ ن ه التالته س ا الظهر كان لا يزال عند بلاطس ع عند ة 12 ى يكون ص ل العشائين ب بين وفيه عندي أ ك د على ه ذ ا ا ل ك ل انه م جيد ا ل ق ط ة الثالثة إ ن لم تكسر ساقيه تحديدا حتى لا يكسر عظم حمل الفصح ه ا ي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة وما ذكرها أ ح د غيره ا ل ن ق ط ة الرابعه ة إ ن ذكر إ ن ه طعم ب ا ل ح ر ب ة في جنبه وخرج م ا ء حتى ي ج ع ل ن ه سفك ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة هو أ ن يجعل عمر هذا الحمل ك م عمر س ن ة و ا ح د ة حتى تكتمل ا ل د ا ئ ر ة عن د كاتب إ ن ج ي ل يوحنا ل ش ا ن ه ك ا ت ب إ ن ج ي ل يوحنا كان معنيا جدا بهذه التفاصيل ل أ ن ه ذكر بكل وضوح على لسان المعمدان لسان ا يوحنى ن هذا ه هو حمل حمل, إيش؟ حمل الله الذي يرفع خطيه ة العالم ذ العالم هو ح م الله الذي ي ر ف خطية ع ا ل هذا كان سؤالك الـ الـ الـ الاول أ خ ي السؤال التاني إيش كان؟, ايش كان السؤال التاني اخي ب م ب ا ي ر ن سيتو معلش اتفضل لقط معك ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله ورحمه الله ورحمه ل الله و ر ح م ب الله ي من م ورحمه الله ورحمه أخدتش الله ي من ا و ر و م ه الله ورحمه الله ي ورحمه الله ورحمه ك ا ن ت في ا ل ه ي ك ل يعني ح ت ى ا ل أ ع ر ج هو او شفاق لانه م ؤ و ل و شفيع لم يعلن في المكان رغم ان يعني هو الكاتب قال اعتزل المكان لوجود ناس ك ث ي ر ة ولكن هو راح اعلن في الهيكل ع ي م في ر و ض ان ف الهيكل الكهنة في الكهنة موجودين وال يعني ب ر ض و جموع ك ث ي ر ة ب ر ض و يعني الهيكل مش خبط فاضي ومرحش في الهيكل والهيكل فاضي م ف و ش خبط فده مثال لكل اعلانات كتير جدا مذكوره ة لي ل في اما ي ك ليه اما ل ل ل قريب من ا ي عالي التالي في بعض كان يهمك عيد قريبا ك ذكر كان ل والنقطة التالتة النص لوهود ناس ان بعض هو ا ل ل ي هو م ا ك ا ن ت ا ا ل ف ا س م ه ا ل ل ي ه و ت ق ر ي ب اسم ي د و ن هناك اسم يكون ه ا ا س ي ن هناك ا س ن ه ا ك ا و ن هناك س يكون ه يكون هناك ا س ن ه و ا ك ا س يكون ه ا ك ا س يكون هناك ا س يكون ه ا ك ا يكون هناك ا س ي ه و د يكون هناك س م يكون ه ن ا م ي و ن ه ن ا س م يكون هناك اسم يكون هناك م يكون ه ن ا س م يكون هناك س م ي ن هناك اسم يكون هناك اسم ي ك ن هناك ا س ي ك و ا ك اسم يكون هناك اسم ي ك و هناك اسم يكون هناك ا م يكون هناك م ا ل ل ه خ ا ك ا ي ك ن ا ك ا م ع ك ن ا ك س ل ا م ع ل ي ك م طيب ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه طيب بين انك اخي فمبير من م د ة انا تناولت الموضوع حاد بس بين انك ما كنت موجود انه ليش بالهيكل ليش بالهيكل انا راح ا س أ ل ك سؤال الان راح ا س أ ل ك سؤال هل يمكن ان ت أ ت ي ن ي بشاهد واحد من انجيل يوحنا من انجيل مين من انجيل يوحنا انهم طلبوا شهود ا ن ه في ا ل م ح ك م ة اليهود طلبوا شهود على ا ل م ق ب و د عليه شي ش عندك على الكلام؟ هل د ا سالوا ط ل ب شهود ي ط ب المقبول طيب م ا سألوا ا ح ظ ة هل ل عليه في ا ل م ح ا ك م ة إ ن كان هو المسيح ام لا في إ ن ج ي ل يوحنا لم ي س أ ل و ا طيب شو السبب ل أ ن ه كان يعلن في الهيكل ل أ ن ه أ ع ل ى عن نفسه أ ع ل ن عن نفسه أ ن ه المسيح في الهيكل إذن كاتب إنجيل كاتب يوحنى كاتب إ ن ج ي ل يوحنا بيقول بكل وضوح نعم بقول بكل وضوح انهم ما طلبوا شهود جيد ولم ي س أ ل و ه ان كان هو المسيح ليش؟ لانه كل اعلاناته كانت ا م م م في ي ا ل ه كانت ل كل ا امامهم ل س ي ح ك ن ت ا م في الهيكل عشان هيك كاتب إ ن ج ي ل يوحنا ركز على موضوع الهيكل ل على موضوع الهيكل ليقول هذا ان ركز موضوع يسوع ق يعني جهارا ق امام ل جهرا أ الجميع في الهيكل أنه هو المسيح انه ل ل م م س ي ح ا ت ظ ر أ ن هو المسيح جيد بما انه آه ليش ا ع ت ز ل الجميع ان شفاء المفلوج ل أ ن هذا ه كان خارج الهيكل ل أ ن ه كاتب إ ن ج ي ل يوحنا ما بده ا ل إ ع ل ا ن يكون خارج الهيكل بده يكون داخل الهيكل فإذا بتلاحظ لما شاف المفلوج اعتزل ل أ ن ه ك ا يقول لك هو كاتب انجيل يحن و ا ببرر أنه ك ا ن في ناس كتير بعدين دخل على الهيكل وشاف المفلوج قال له يلا ها هيك ا ه شفيت لاترجع ت ق ط ع م ر ة ت ا ن ي ة حتى ينبه المفلوج أ ن ه هو من شفا ه ولكن وين ن ب ه لهذا الكلام ينبه له داخل الهيكل ويزهر الهيكل ليقول المفلوج لليهود داخل الهيكل أن ي س و ع ف ع ل ذلك ب ا ل ت ا ل ي الحوار المؤلف كلها ت ه داخل الهيكل واضحظ انباير ش ف ا ء المفروش كانت خارج الهيكل نعم ولكن اعتزل هناك حتى يجده داخل الهيكل ويقول له إنه انا اللي شفيتك ف ه ذ ا ك ينشر الخبر بين اليهود اللي داخل الهيكل ويعمل الحوار كله اللي حصل داخل الهيكل واضح ا ل م س أ ل ة عشان هيك في ا ب ر في كمان ن ق ط ة ا ن ه تجد انه ايضا في, كات في انجيل يوحنا لا يذكر ا ل م ح ك م ة أ م امام ق ي ف ة لا يذكر ح ك م أمام ة ق ي ا ف ة و إ ن م ا ذكر م ح ك م ة أ م امام مين؟ م أ حنان ولم ي س أ ل في تلك ا ل م ح ك م ة من قبل حنان إ ن كان هو المسيح م ل ام لاحظ ل و يذكر لا ن أي تفاصيل عن أمام قيافة. النقطة الأخرى النقطة الأخرى تفاصيل قيافة إيش هي؟ النقطة النقطة عن محكمته انه لم يتم الاستهزاء به من قبل اليهود في ا ل م ح ك م ة امام اليهود لم يتم الاستهزاء به كما تم الاستهزاء به في الاناجيل ا ل ا ج ز ا ئ ي ة الاخرى ليش لانه كاتب انجيل يوحنا عايز يقولي انهم كانوا الكهنه مش بس بيعرفوا ا ن ه ا ل م س ي ح بل علموا ايضا يقياف تنبا حسب انجيل يوحنا ان يسوع هو ا ل م س ي ح وانه مزمع ان يموت عن ا ل ا م ة وعن جميع ابناء الله المتفرقين إ ل ى واحد كاتب انجيل يوحنا عايز يقول لي ان يسوع علم انه حمل الله ولا يليق لا يليق ب ا ل ك ه ن ة ان يستهزئوا ممن علموا انه حمل الله ا ل م ز ن ع ان يموت عن ا ل ا م ة وعن جميع ابناء الله المتفرقين إ ل ى واحد مع ا ي ف ن باير فليس ص د ف ة انه لا نجد هذه الامور كلياتها داخل انجيل يوحنا ليست ص د ف ة أ ب د ا على ا ل إ ط ل ا ق ليش ل أ ن ه كاتب إ ن ج ي ل يوحنا زي ما أ ع ل ن هو بنفسه و أ م ا هذه فقد كتبت لكم لتعلموا أ ن يسوع هو المسيح ابن الله وهو اللي قال في رسالته ا ل أ و ل ى من هو الكذاب الذي الا الذي ينكر أ ن يسوع هو المسيح جعل ا ل ك ه ن ة يعلمون بذلك أ ن ه قال ذلك بل جعل ا ل ك ه ن ة آ م ن و ا بذلك عن طريق الوحي ل ق ي ا ف ة وعلموا ليس فقط أ ن ه ا ل م س ي ح بل أ ن ه الحمل الذي مزمع أ ن يموت عن ا ل أ م معي ة ا ن لن تجد شهود في إنجيل يوحنى لن إنجيل يوحنى هيك شهود استهزاء به في في جيد تجد تجد و م ن ثم كل التفاصيل الا ا ب ا ل كان كاتب إ ن ج ي ل يوحنا ولم يذكرها كتبه ا ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل أ خ ر ى أ ع ت ق د ا ل م س أ ل ة واضحه ة ا هذا ه الموضوع يطيح بانجيل يوحنا ا ل ذ ي أ ع ل ن عن ن ف س ه أكثر م ن مرة و ك ل ه ا د ا خ ل ا ل ه ي ك ل أثناء ا ل أ ع ي ا د ا ل ي ه و د ي ة أ ث ن ا ء ا ل أ ع ي ا د ا ل ي ه و د ي ة فلم يوفر أ ي ع ي د من أ ع ي ا د اليهود ليس ع عن ل ن ن ف ه أ م ا م ا ل ي ه و د أ ن ه ا ل م س ي ح ا ل م ن ت ظ ر ع ش ا ن هيك ع ش ا ن ه ي ك م ا ط ل ب و ا ش ه و د ل ي ه ك ل ه م س م ع و ا م ن ا ل ح ك ا ي ة م ن ه م ا ط ل ب و ا شهود ع ل ي ه طيب م م ح و د ب ا ر ك ا ل ل ه ف ي ك يدك رفعت م ح م و د محمود عز ا ل ي ه طيب حد ثانيه يا اخواني طيب والله أ ن ا اليوم انا اليوم يعني لما ب د أ ت في هذا الموضوع ما كان, ما, كنت يعني ما كان هدفي البحث في هذا الموضوع ولكن يعني انا حبيت أ ق ر أ إ ن ج ي ل مرقس كلياته ب د ا ي ة يعني على أ س ا س ا ل أ ق د م ا ل أ ن ا ج ي ل فمالحقت أ ب د أ فيه إ ل ا وجدت طبعا وجدت نفسي اني بمشي في زواريب هيك غ ص ب ي عني وش بخاطري ل أ ن ه يعني كثر الاختلافات في ا ل أ ن ا ج ي ل مش, مش طبيعيه يعني لا يمكن تصوره يعني يعني الواحد لا يمكن تصوره والله ي بدك تقعد تلمم فيها هيك ما بتقدر بعدين قلت أ ن ا شو طيب الله جابرني وين بدي أ ج م ع هذو كل ها الاختلافات هاي فلاحظت جيت لوداني مرقس م ب ا ش ر ة ل يوحنا ن ليوحنى ي فبلشت أ ق ر أ يوحنا من أ و ل ه بعدين انتبهت ل ش غ ل ة العيد هذه اللي عماله بيكررها ك ر ر ه ا انتبهت ا لشغلة ل ع د اللي عماله ب ف ق ر أ ت إ ن ج ي ل يوحنا كاملا أ ت ت ب ع هذه الاعياد ولاحظت انه كمان يذكر ا ل أ ي ا م يقول وفي اليوم التالي, التالي وفي اليوم التالي وفي اليوم التالي وفي اليوم التالي وبعد ذلك ب أ ي ا م ق ل ي ل ة و ك أ ن ه يقدم يعني, يعني عد ا ل أ ي ا م و ك أ ن ه بعد ا ل أ ي ا م تعون ا ل س ن ة حتى يقول أ ن ع م ر ي س و ع ر س ا ل ة يسوع كانت سنه ة من الفصح إلى الفصح إلى ف ذ تذكرت ا الشيء لما اتأكدت النقطة الخامسة على طول منه في البحث ا ل أ و ل ا ن ي اللي هو تبع حمل الفصح انه أ ر ا د ان يجعل من يسوع حمل الفصح اللي عمره س ن ة فتبات ا الموضوع من هذه الناحيه ة فسبحان ا ل ل يعني بتبدأ انت بتبحث عن شيء معين أو بدك تقرأ فتجد نفسك في في في تعليق اخواني ما حد عايز عن عنده انت نفسك مكان نفسك مكان بتبدأ بتبحث تقرأ فتجد تجد بدك حد احد او ما اللاقت آخر آخر وين محمود ما م ع ن ا احنا قلنا ان شاء الله محمود ب إ ذ ن الله بدنا نعمل زي ما حكيت م ب انت ر ح ان ه الموضوع هذا نتناوله ب إ ذ ن الله هيك بشكل كامل انه لماذا كتبت ا ل أ ن ا ج ي ل ونبين ونبين كتبت فعلاً ان يسوع هو ا ل م س ي ح المنتظر فقط ل أ ج ل هذا السبب وهيك على ف ك ر ة ممكن أن تسقط الاناجيل كلها الغريب الغريب و أ ن ا كنت عماني ب ق ر أ أ شوف ا ل م ل ا ح ظ ة في إ ن ج ي ل متى في إنجيل م ت اربعطاش أربعطاش أصحاح أربعطاش لأربعطاش العدد واحد يذكر مقتل, مقتل يوحنا المعمدان جيد وفي الاصحاح واحد وعشرين العدد ناشطة تلتاش يذكر دخول يسوع على الجحش ومن ثم طرد الباعه من الهيكل بعدين لاحظت ان انجيل يوحنا انجيل يوحنا إ ن ه يذكر طرد الباعه من الهيكل وفي ب ع د ي ن الاصلاح ح رقم في رقم اثنين وعشرين ب د ي في ن ا ا ل كان المعمدان لا يزال حيا جيد وبعدين عدد يذكر بيدعي ق و ل أنه فإن و ح ن يكن لم ق ألقي في السجن في ب د ج د بيدعي هذا الادعاء اللي ب خ ا ل ف ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل أ خ ر ى حقيقه لسبب ما طيب ليش بيدعي ا ن ه يوحنا كان لا يزال حيا عشان يعطينا ش ه ا د ة أ خ ر ى على لسان يوحنا المعمدان أ ن يصبح و ا ل م س ي ب في ا ل إ ص ح ا ح الثالث إ ش ي غريب عجيب ي خ و ا ن ي يعني هذا الكاتب ا ل ل يعني ب ب ت ت كاتب ج ل يوحنى اشي غريب عجيب يعني تخيلوا ت خ ي ل و انه جعل يوحنا المعمدان لا يزال حيا ليعطي ليعطينا ش ه ا د ة اخرى يعني اعطانا ش ه ا د ة من الاصحاح الاول على ل س ا ن يوحنا المعمدان لا بده يكررلنا ش ه ا د ة ت ا ن ي ة اخرى في, الع... في الاصحاح رقم... رقم كام والاصحاح رقم ث ل ا ث ة جيد ث ل ا ث ة اثنين وعشرين س ت ة ت ل ا ث ي ن هذا خلنا بالله ي ح ط ه ا لا ث ل ا ث ة خشيم اثنين وعشرين اي ه ايش هذا القلمه نعم ش وبعد ق و و ل ب هذا جاء يسوع وتلاميذ ه إ ل ى ارض ا ل ي ه و د ي ة ومكث معهم هناك وكان يعمد ممتاز وكان نون أيضا ا يحنى عين يعمد في عين بقرب س لانه ي ه م لأنه ك ن ا لم يكن يوحنا قد أ ل ق ي بالسجن بعد في حين انه حسب ت ر د ي ب ا ل أ ح د ا ث كان قد, كان قد سجن وكان قتل د ق حقيقه يعني حسب الاناجيل الاخرى الان ب يقول لك وحدثت م ب ا ح ث ة من تلاميذ يوحنا مع يهود من ج ه ة التطهير فجاءوا الى يحنى وقالوا له شوف فجاءوا في الى وقالوا هذا الان عشان يعطينا هذه الشهادة على لسان يحنى المعمدان الى يحنى وقالوا قالوا له يا ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت هو وقالوا له كل على له معلم له يحنى يحنى يحنى قد هذه شهدت معك عبر هو يعني م والجميع د و ي أ ت إ ل ه ف ج ا بكلمات يحنى وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا ي إنسان أن إن وقال لا لم ن من قد أعطيه ا س ء أ ن م أنفسكم أني أ تشهدون ن لست قلت لي اخرى المسيح بكلمات يعني أ إ ن ه هو المسيح إ ن ه هو ا ل م س ي ح مش أ ن ا بل إ ن ي مرسل أ م ا م ه يعني هذه هي الطريق للمسايا من له العروس فهو العريس و أ م ا صديق العريس الذي يقف ويسمع يفرح فرحا من أ ج ل صوت العريس اذن فرحي هذا قد اكتمل يعني اكتمل يوحنا المعمدان فرح يسوح لأنه أنقص الجميع السماء وما راه وسمعه, وسمعه به, وسمع به يشهد وسمعه به يشهد وشهادته ليس أ ح د يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم أ ن الله صادق وما إ ل ى ذلك ل أ ن الذي أ ر س ل ه الله كل ذلك يقول أ ن ه مرسل من الله بل وهو من وهو المسيح نعم اه خلص طيب خذلك يا ي م ب ي ر ح لك اتماك طيب السلام عليكم ورحمه الله جزاكم الله خ ي ر ن عمار س و ل ا ل انا بس لفت نظري يعني نص في ا ل س ي ا ق ده نص ده يعني ت خ ف ى وعليكم السلام وعليكم ا ل س ل ا الناصر هو ثلاثه اربعه وعشرين لانه لم يكن يوحنا قد اوقع لعرف سجن ا ل نصر لوحده توهم ع م و ل ي ن ا النص ده لوحده هما عارف, زي ما يكون عارف النقل القصة ان في واحد حرامي يقولك بيسرق, بيسرق الفراخ يعني واحد حرامي فراخ فكان في ا ر ب ع ة مشتبه فيهم يعني ف ق ب ل ا ل ا ر ب ع ة وقفوهم قدام الزبط فالزبط مش عارف يوصل للحرام يعني قال ايه قال جمله كده يعني ت ز ا ك ر الزوجه قال ايه انا خلاص عرفت الحرامي الحرامي اللي ه ق في وسطيكو على ك ت ف ه ريشه ف ر خ فراح جاي واحد جاي على طول يحبسس ر على ك ت ف ه كانه هو مكنش ا ا فيه ريشه ولا ح ا ج ة يعني ر ح بسسس على كتفو فالظبط عرف انه حرام يوحنا عمليه هنا او كتفو انجيل يوحنا عمليه هو اساسا قد المقدمه يقولك مبهاش اي مبرر ل أ ن ه لم يكن يوحنا قد اعطي بعد السجن وكانه بينفي مقدما ان هو بيكذب يعني هو تمام؟ إن هو بينفي, بينفي شيء ما منه إن هو قرره استجن خلاص فكون محدش طلب فبتالي ا ل ح ط ى م ق د م ة و ك أ ن ب ي ن ف ي تومه قبل ان يعني توجه له وزارك ل ع ل م و و ت أ ك د ا ل تامن هو ب ي د ل س ف ز ي ن نقطة ل س ك م الله هنا مولنا لما ي ك م ك ب السلام ع ل رحمه الله احسنت م عليكم السلام يا بن بير احسنت يا بن بير هذا تماما تماما كقول يسوع من يقول الناس عني أ ن انا ا ب ل إ ن س ابن ن من يقول الناس عني أنا يقول ا الانسان إ ن س يعني بيقولوا عني أنا المسيح؟ شو ل ا م ي ي ح شو و و ب ق ل ع ي المسيح نفس الموضوع من يقول الناس عني يعني يعرفوني فبالتالي هيك المسيح يا أنا أنا أنا أنت نفس من الناس ابن الإنسان يعني يعني ابن الإنسان عبن الموضوع قال له بطرس الله قال له برافو شاطر يا بطرس شاطر له بطرس بطرس هو بعد لحما ودما لم يعلن لك ذلك ولكن أ ب اللي بيرذي بالسنه فمن أ ت لسه أ ي له انك أ ن ت ا ل م س ي ح أ ن ت ل س ه أ ي ل له من تقول له من يقول الناس عني أ ن ا ابن ا ل إ ن س ا ن هو ابن ا ل إ ن س ا ن ما هي لقب شبول الناس عني أنا عني شو بقول الناس عني أ ن ا أ د م ن غ ر ف ة امسيدياغلوغ بتقولي ل أ ن ت أ د م ن غ ر ف ة امسيدياغلوغ بقولك برافو شاطر نفس ا ل ع م ل ي ة نفس ا ل ع م ل ي ة جيد طبعا لما بيذكر هذا الكلام أ خ ي فعلا يعني واضح جدا و ك أ ن ه عايز ينفي شيء واقع اه بدو ينفي اي شيء واقع ل أ ن يوحنا لم يكن قد أ ل ق ي بالسجن بعد طب ومين س أ ل ك مين س أ ل ك أه؟ ليش في غيرك بيقول ا ن ه يوحنا كان قد أ ل ق ي في السجن و... وقطع... وقطعت راسه ه فعلا فعلا لمن... يفهم الكلام لمن ل اخي بامباير هذا ا م على ف ك ر ة بنفس المقياس هذا بنفس المقياس جيد لما بيقول لك كاتب إ ن ج ي ل يوحنا من ا ل ب د ا ي ة انو يوحنا المعمدان شاف يسوع قادم فقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خ ط ي ة العالم انت بتكلم مين وانت مين س أ ل ك انت مين سالك من هو حمل الله الذي يرفع خ ط ي ة العالم حتى تقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم وبعدين تاني يوم تاني يوم م ر ة ت ا ن ي ة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 طيب وماذا ب ع يجب ي ان يكون هناك ل اشخاص لا م أنت يكون ه ن ل ك اشخاص لا يكون هناك ل ا ش ك تحت ا ل ت ي ن ع ر ف ت ك و ه ق ا ل ل ك ا ش خ ا ا ت تحت ا ل ت يكون ن ع ر ف ت ل م ا يقول ك ه ا ش ت ق و لا له أنت, أنت ل م س ي ح ا ل م ن ت ظ ر أ ن ت ا ب ن الله ل م ك إ س ر ا ئ ي ل وسألك هو س أ ل ك مين انا ما م سألك أ ن أيها بنفس ا ل ك ي ف ي ة على فكره بنفس ا ل ك ي ف ي ة لما كاتب إ ن ج ي ل متى يرسل ا ل ك ه ن ة إ ل ى بيلاطس ليطلب ح ر ا س ة القبر جيد ويقول على لسان ا ل ك ه ن ة لئلا ي أ ت ي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للناس أ ن ه قام نفس ا ل ع م ل ي ة نفس ا ل ع م ل ي ة نفس ا ل ع م ل ي ة ت و ط ئ ة توطئه لما سيقوله هو نفسه فيما بعد يعني بمعنى انه عايز يقول ان ه ا ل ج ث ة لم تسرق لانها كانت مص... م... م... القبر محروس بالتالي بالتالي اختفاء ا ل ج ث ة سيتهم فيه تلاميذه م ا لذلك نفس الموضوع نفس الموضوع شو اللي خلى موضوع زي هذا يخطر على بالكم اصلا بعدين انا اتحدى اتحدى انه يكون قال امام ك ه ن ة اليهود في انجيل متى انه قال انه بعد ثلاث ايام يقوم ما فيش لم يقل ذلك ل ل ك ه ن ة لم يقل ذلك ل ل ك ه ن ة لم يقل ذلك لليهود طيب من اين علم ا ل ك ه ن ة ذلك من وين س م ع و ا حتى يروحوا ل ى بيلاطس ي ق و ل و له احنا سمعنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد ثلاثه ايام اقوم طب قلو... ما قالوا ق د ا م ك م الحكي هذا ما قالوا امامكم كان يقولوا فقط لتلاميذهم حتى هم ما فهموش غريب على ف ك ر ة كتاب مفضوح جدا ك ت ا بشكل مفضوح جدا ب مش طبيعي مهزله والله, حال... والله يا, يا... يا بامبير حاجه مهزله مازال ل ي بتعرف اخي اللي بيصدق انو هذا الكلام وحي كما هو يعني وحي من الله بيكون يعني هذا ب ذ ك ر ه بالجحش اللي ركبه وهو داخل على اورشليم بيكون فعلا <تصفيق> الله يبتكر مصيبه وين يا ف ن باير مصيبه وين لما بيجي يعني مثل هؤلاء القوم جيد ويتطاولوا على ا ل ق ر آ ن وعلى ا ل إ س ل ا م وعلى نبي ا ل إ س ل ا م صلى الله عليه وسلم والله مهزله ا ل ل مهزلة انا ما بعرف ناس عندهم مثل هذا الكتاب اللي أ ن ت و ا شايفينه ومثل هذه ا ل ع ق ي د ة هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل خ ر ا ف ي ة ا ل و ث ن ي ة اللي تلاتب واحد ومش عارف إ ي ش ورغم ذلك يجرؤ و ي ت ج ر أ على فكره لا يكون إ ل ا مجنون اللي بيعمل هيك والله مجنون اللي بيعرف عقيدته كتابه ويطرح ب ج ي يعني ي شبهات على ا ل إ س ل ا م ويتعرض ل ل إ س ل ا م والنبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ق ر آ ن الكريم يكون انسان مجنون فاقد عقله لا يعلم ما هي عقيده ولا يعلم ما جاء في كتابه من مناظرة مناظرة كنت بارح بأمريكا طلع على بين واحد أ م ر ي ك ي اه ا س م ه الاسم الثاني إ ل و و د انسان ل م م ه إ حقير جدا حقير جدا حقير جدا ومدلس مدلس ومتغطرس وما الى ذلك إ ي ش ر ا ي ف مصادره كلياتها طبعا هو لا يعلم ش ي ء ح ق ي ق ة يعني ولكن مصادره من ا ل س ي ط ا ت اللي عاملينها الملحدين والنصارى طبعا اللي بياخدوا منها كمان تعرفوا تعرفوا كيف يصل والكلب يا رجل حقير المهم مبارح شفتها في انا هذا له ا مشكلت ع مع و اسمه بالاسماء يا اخي شايف له ع د ة مناظرات وبعرف كم هو حقير يعني بعرف كم هو حقير ل ا ن ه بتعرض ل ل س ن ة غير ا ل ص ح ي ح ة ح ق ي ق ة الاحاديث ا ل ض ع ي ف ة او ا ل م و ض و ع ة او من كتب المغازي والسير يعني ما نفاه أ ص ل ا العلماء يعني أ ن يكون صحيحا المهم هذه هي مصادره جيد فاكذاب نعم هو على ف ك ر ة على فكرة من شله رشيد لعلمك ل أ ن ه مع الكلب التاني هذا شو اسمه هذا التاني العربي برضه اللي بيعمل مناظرات ا ل أ ص ل ع هذا شمشوه شو ا س م شمعون شمعون عرفته لا لا شمعون شمعون اييييه شمعون يا فيصل م ش عارف مايكل شمعون أ و شغله زي هيك المهم لا شمعون لا لا شمعون ما ناظر ديالات لا شمعون عمل مناظره مين مناظر مين م ناظر ناظر ن اختلوا ا ظ ما هو سعيد يا محمد شو ا س م ه ال لا هذا مثل هذا لا يناظر ديدات اللي ناظر ديدات هذاك ا ل ت ا ن ي العربي الفلسطين ي الكلب هذاك الصايوني اللي اسال الفلسطيني كلاتهم لا انا طلع عليه فلسطين ب ر ي ئ ة منهم أ ش ك ا ل ه لا هذاك شو ا س م ه آ ه شرش هذاك شرش لا لا هذا شمعون آه, آه انيس شرش شمعون هذا لا لا ما ن ظ ر د ي د ا ت د ي د ا ت ما ب ن ظ ر ش زيه اصلا د ي د ا ت ما كان لي ن ظ ر أ م ث ا ل ه د ي د ا ت شبير علي شبير علي هذا شمعون هذا ن ظ ر شبير علي فيلو ه اكتر من مناظره مع شبير علي شايف فشبير علي و علي شبير اسمه يعني بيطلع معاه ب ر أ س ل أ ن ه ا ل ز ل م ي متمكن جدا ي ع ن ومعه دكتوراه جيد ولكن هذه المناظره شفتها مبارح انا يعني الشاب أ و ل ما شفته قلت الله يسطر ل أ ن ي بعرف هذا ود هذا كم هو حقير يعني ومصادره كلياته غير ص ح ي ح ة فطلعت ط ل على ت ع ا ل م ن ا ظ ر ة فقلت ما شاء الله عليها الشاب يا رجل في غ ا ي ة الروعه ل ى ذ ك ر طيب ماشاء الله يعني عنده ردود م ف ه م ة جدا و ب ع ر ف في المسيحيات بالتمام يعني ب ع ر ف المسيحيات بالتمام في م ر ح ل ة ا ل أ س ئ ل ة يا فيصل في ا ل م ر ح ل ة ا ل أ خ ي ر ة في م ر ح ل ة ا ل أ س ئ ل ة كل واحد منهم ب ط ر ح سؤال على التاني طرح عليه ل و د هذا سؤال قاله جاء في إ ن ج ي ل مرقس إ ن ه اللي ب ش ر ب السم هاي علامات المؤمن من اللي ب ش ر ب السم ب ج ر ا ش و اشي بتحط ايدك على مرضى وما إ ل ى ذلك حكيات فقل له اه ا ل آ ن إ ذ ا كان هذا الكلام كلام المسيح وصحيح فبالتالي إ ي ش ر أ ي ك أ ع ط ي ك سم فهل تشربه ب بتعرف بتعرف بتعرفش ه له له له له أنه نهاية هذه أنه نهاية انجيل مرقص مضافة. وحياط الله يا فيصل. وحياط الله هذا صرت ألتم أنت بتعرفش أنت معي العلماء مرقص أقروا مرقص فيصل مضافة مضافة فيصل شو شو ليش أخواني وحياط وحياط و قال قال قال قال يا أنا يا يا إنجيل كل إنجيل كان ج هذا كان جوابه أ ن ا صرت أ ل ت م صرت أ ل ت م جواب مفهم <تصفيق> جواب مفهم أ ن ا ما لطنتش على ا ل ح ق ي ق ة و ك ا ن يعني كنت صرت ب د ي أ ل ت م شو هذا يا ز ل م شو ه ا ل م ص خ ر ة هذا آه يعني فعلا الشاب مسح ف ي ا ل أ ر ض بس هذا ود كان يعني بيتكلم ب غ ط ر ص ه وتكبر ومستهين مستهين بالمناظر على فكره الشاب لعلمكم هو دارس, دارس محاسبه في أ م ر ي ك ا ف مش مجاله تخصص يعني مقارب الاديان ما هي مجاله بس ع ن د ه اطلاع ما شاء الله عليه ع ن د ه اطلاع ما شاء الله عليه ف أ ن ا بعتبر ا ن ه سحقو للي اسمه هذا المناظر سحقو على عموم قال له ليش انت مش عارف انو هاي ا ا ن ج ي ل مرقص ه ذ ا م ض ا ف ة قلت ممتاز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 بعدين شفت عاملين كلاس هو هو وشمعون هذا ه ذ ا ا ل أ خ ي محمود ك عاملين كلاس يا أ خ ي كانوا او في طلاب طبعا كلهم مسيحيين وبيعلموهم كيف يردوا عالمسلمين ل ى ا بعلموهم كيف يردوا عالمسلمين ل ى إ ذ ا شفتوا ل ا كلاس هذي بتصير ط ل ط ه م كمان بتصير إ ي ش بتصير ط ل ط ه م ل أ ن ه م بيحطوهم ق ا ع د ة خ ا ط ئ ة وبيبنوا على أ س ا س ه ا ف بيكون ا ف ه م و ا المسلمين يعني ا ل ق ا ع د ة اللي بنى عليها أ ص ل ا هي غلط اه بس هو بيعتبر إ ن ه المسلم راح يقول هيك اه بلا شك إ ن ه راح يقول هيك فبيبني جوابه على المقدمه ا ل خ ا ط ئ إ ي ش م س خ ر ة ولكن فقط عشان يورجوا ا ل ك ن ي س ة اللي تدفعلهم مصاري جيد إ ن ه م قاعدين بيشتغلوا ل أ ن ه ا ل ك ن ي س ة بتنفق أ م و ا ل ه ا عمالها ل م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م فسينفقونها ثم تكون عليهم ح ص ر ة إ ن شاء الله صدري يا ل ك ن محمود بارك الله فيك ا ل ل ا ق قبل ة معك م ا أعطيك ا ل ل ا ق ة م ح م و د و ا ل ل ه لما أطلع يا خ ولكن ا ن ع ى هذا اللي على بادت تاريخ ي م المعروفه أمسخوا أ كما ع ل ولكن انك تستطيع ان إنك تتعامل أ ن ه م حقرين هذا ع ل ى فكرة ه و ل ا بيعطونا د ف ع ك ب ي ر لنفعل ذلك فهم مجانين على ف ك ر ة عسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وطبعا الفضل الله سبحانه وتعالى وبالسبب زكريا بطرس زي ما بتعرفوا كلكم. كلكم اللي في البالتوك مظبوط لو لا زكريا بطرس لما دخلتوا البالتوك محمود ورحمة وبركاته بطرس بطرس قط سبحانه بارك طيب أبو الحبيب معك عليكم جميعا الفضل الله زكريا ما اللي لا زكريا لما الياخي الله الله السلام الله حياك الله صايد حيا الله حيا الله كلكم كلكم في فيك من صدى زي ومبير والله انا اضطريت منها بتاع الغصب العامل كده ظروف ع ا ئ ل ي ة وكده كنت مستمع بس كان ليها تعليق يعملها حبيب ابو صايم ان الموضوع مش, مش بسيط يعني, اللي يعني يوم عن يوم <تصفيق> بنكتشف ح ا ج ة ان الايمان ثم بعد كده تم ت أ ل ي ف كتاب ي ت م ش ى مع هذا الايمان يعني د هذا ل ل ن هو ا ر د ة م ض و ع الفصح س ن ة و ا ح د ة وعندما ز ي ي ما شوفنا و س في كل عيد يسوع في كل عيد ياسوع عيد كل كل شغال أ ا المسايا, المسايا وكل ي ع يحصل ن ظ ر ة بينه وبين ا ل ي ه و د ن ه هو ا ل والكلام ده كله م س ا ا ي ده في كل عيد وزي ياسوع موضوع الاناجيل يعني عكسها عكسها يعني في الاناجيل التانية ما لما عمل الاعمى قلنا التلاتة عكسها عكسها سبحان الله ده عكس قال له ارجع للكاهن وامر انه ي ر ج ع ل ش ر ي ع ة موسى وقال له لا تخبر احد انما هنا زي بقيت طيب تاني جي رايح لليهود ما انت ما قلتها راح قال له انت دماغت تمام له له الراجل كده بتكتب إيه دي كان لها هدف في الكتابة بقى بقى وبدأ تتجعش جماعة جماعة شفاني في عارف خمس بسيط بسيط يعني, يعني في ايمان موجود بعد كدا نفصل الكتاب زي في شخص موجود ومعاي ح ت في ا ل ق م ا ش ة ا ب د أ بقى افصلها انا حسب طول الشخص اللي قدامي ده السلام ل اللي ه يا هذا محمود ح وأنه الحمل ر عليكم ه السلام هذا ا ل أ ا ي ه على س ورحمه ا جدا ح يعني أصبحت كل يوم عن يوم لسه يوم ه ا الله ولكن تصير ع م اكثر ل أ مئه وعشره في المئه وعشرين في المئه الف بالمئه جيد فالموضوع هذا طبعا <تصفيق> كله على بعضه كله والصلب وكل ما الف عن القيامه وعن وما الى ذلك لما يكتملوا هيك يعني, يعني, يعني اكتبهم بشكل نهائي إ ن شاء الله هم مكتوبين عندي اثنين وعملت فيهم المحاضرتين ولكن هلا في أ م و ر ج د ي د ة ط ر أ ت على هذا الكلام يا محمود يعني أسأ... أسأ هناك إ ض ا ف ا ت ك ث ي ر ة كثيرة على ما كان ق د م فلما يكتمل هذا كلياته من ا ل آ ن طبعا نطرحه ننشره ولما يكتمل كلياته إ ن شاء الله وتم ك كتابته عايزين من ا ل أ خ و ه ا ل أ ح ب ا ء اللي, اللي يجيدوا ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة تمام جيد إ ن ه يترجم ل ل إ ن ج ل ي ز ي ة ويترجم ل ل ف ر ن س ي ة اه ل ب ي ت ق ا ل ف ر ن س ي ة يترجم ل ع د ة لغات وننشره على النت وننشره على النت الموضوع ماهو خطير ماهو ما هو بسيط محمود فعلا خطير جدا زي ما قلت والله ماهو بسيط يا جماعه تفضل يا اخي بارك الله فيك ا ل ن ق ط ة ا ل م ه م ة اللي انت قلتها ياعمالنا ي ب ا السويل لموضوع ل الحبيبه ي ي او العلم العرب خالص العلم لو فرنسي يعني اقتنعوا دي بالفكرة ديت انت بتقولها ا ا ب ل و صح ن ان س ب بتترددش ة العلم ما ديت ي تسلم السويس ه وبيفهمه ومعندونش اسمها حاشة حياة ا ا ل ن ده عندها دماغ اي نعم بممكن اي ما ي ك ن ب ق ر ا كتاب ش ل م د بس بالفكرة لو لقى حد يكلمه ولقى حد فكرة واقتنع سيؤمن ر ا ل كتاب الله ولكن هذا ا ل ن ق ط ة ترى النقطه هيكو ستلاوى كاتب ترى النقطه يعني وجد ه نظر بقى المتوضع ة وجد ه نظر المتوضع ة يعني في ناس درس اللون نقض النصر وطبعا ما حدش يدر ينكر فضل العلم ده بتاع النقض النصر لا في صوت ان شاء الله في صوت ان شاء الله في صوت شباب هل في صوت هل في ص و تمام يا فيه شباب ت تيالي بنفس خ ط و ر ة النص ف ض ا ل ن دلوقتي ان انت م ع ا د ش تكلم المسيحي اين قرا ل م حمى س ي ح المسيح ل لا ه ع ا ا د ش تكلم ل م ي ي ن ا ل س ل و س لا معادش تكلم المسيحي أين ه لا لا لا ب بعد الكاتب الكتاب اثبتت يبقى بقول الاربع كتاب مكدبة بس بس ن نظر ان ينفع لنا نية ونية ان الناس انا ان انا ان الاناجيل انتهى انسى انسى الروح الخدس لا لا لا لا لا لا خاص الكلام عادش الحاجة دلوقتي بعد ما لنا نية ونية المفروض للناس تتكلم في دلوقتي حاجة واحدة يسوع هو المسايا ام لا أنا لو إن مش هو المسايا دلوقتي تتكلم دلوقتي لو ليه على بس خلاص متسويه موجة وضح يسوع هو هو الموضوع موضوع الوهية موضوع دي سلوس مش فيه كده بقى انس ى موضوع م س ا و ا ة الابن بالاب الموضوع كلها دي تتنسى ح ا ج ة واحده ة انا ن اثبتلك مش يبقى انا ل م س ا ا ي يبقى كده دمرت كل هدف الكتبه ة معايا عمينا السويل النقطة انت ابو بتثبت إن مش هو المسايا المسايا منت دمرت هو يثبته انه هو وان الكتبة كان عايزين هو خلاص دمرت الكتاب عقب أثبت هو مؤلف الليه بحاله اثبت انتهت برأسة عقب مع كده ده هو الحاجة تاني حاجة ليه تعليق صغير خارج الموضوع بالنسبه ة القيامة القيامة يا عارفين شباب لموضوع موضوع اهمية موضوع لموضوع ق ي ا ة اهمية ايه م القيامه ة بالطريقة حية طيب يعني المسيحي دي يقولك يا فيصل البشري بالجسد بالجسد بس موقع ممكن مات ممكن مات روحه حية وتخلى ورجع عن كان الفكر جالك كامل ت ل جسده في مش ا ل ف ك ر ة دي كانت ممكن تكون م ط ر و ح ة الجسد مات خلاص والروح لا تموت فروح ا ل ا ل ل ه و ت اللي جواه صعدت ا ل ى مكانها الاول ع ل ى يمين الاب او ع ل ى كرسي الاب والكلام ده كله واخد باكة أنا بقول ايه؟ ليه بقى موضوع القيامة بقول ليه سبب. موضوع القيامة ليه、سبب. ليه بقى السبب؟ بقى سبب سبب بقى موضوع موضوع لانه <تصفيق> الله ل كنت بقول ان أنه ممكن الفكر د ا كان ينطرح بس ل ي بقى م و و ض ع ا ل ق ي ا موضوع ة م القيامه موضوع ة القيامة جماعة عشان حاجة واحدة حاجة واحدة يا عشان الفكر أن ل و حول وعمل أبو وعرف اليهودي حول هو أوجه أقولهم هو حاولي د دا دي ي المسايا المسايا يقتل طيب أنا دي إزاي, إزاي هو المسايا أنا إزاي إنه المسايا الكلام كله الفكر لن الفكرة قتل تقتل أستاذنا أنا أنا أنه صه أنه أنه وأنه أنهو يبقى لازم ق ي ا م ة لازم قيامة ف ا ل ق ي ا م ة هنا هدفها مش إ ث ب ا ت أ ل و ه ي ة ولا إ ث ب ا ت أ ي ح ا ج ة بل بالعكس هي إ ث ب ا ت عايزين نقولك ان قيامته دي عشان نسبه إن النووي س الكلام ده بولوس ص صريح ت ع ي ن ابن الله ب ق ة ب ق ا م من ت ه ا ل أ م و ا ت يعني أصبح دليل ي أصبح لدى كل ه و د ي ده اللي بولس عايز يقوله ان ده اقوى دليل لدى كل يهودي ان هو ده ابن الله بقيامته من الاموات لما قام من الاموات بقى خلاص تعيب كده إن هو ابن الله اول لا لا لا لا أنا اقولك قام من ان ابن تاني يا جماعة تاني يا جماعة طبعا بقى بقوة نقطة نقطة نقطة تعين انتو هو عارفين ليه كده ده رسوله ا ق و ل لك ل ي ه و ل و لا اقول لك ليه ل انا أقول لك ليه؟ بص يا حبيبنا يا ه بص ف م اليهودي ا لن م س ي ل يقتل المسايا لن يقتل فده ا مات راخر نبشر بوليس بيقول الاسود سولو لي بالصليب و فهو الونانيين الونانيين د عارف جهالة عثرة يعني عثرة صعبة طبعا يعني لدى مات ف ر عثرة ش معه ليه لدى اليهود ل أ ن اليهود عارفين أ ن المعلق ملعون من الله ونجس وعارفين أ ن المسايا لن يقتل فهو حب يثبت ب أ ن الشخص ده المسايا طب ع انا اثبتوا انه إ ز ا ي مسايا يبقى لازم يكون قام ا عشان لما يقوم من اللي يقدر يقوم ويفضل حي يبقى لازم يكون هو المسايا وأنه ده يخلصنا والكلام اللي إيه الفشنك اللي إنت عارف م يقوم مين يقوم م يكون وأنه ويفضل لأبد يقدر حي يبقى هو أنت ده إيه ت المسيح ن ي اللي كنت ت حايبة فيها عمينا صهيل ابو م لما قام كلنا عارفين ان ت ل ا م ي ز ه بس اللي ش ا ف و ه بحسب ما جاء في, ال... في الاناجيل وكده ما ما ما انتم انتمش انتم مكتوب عايز يعوضها يا ما عايز يعوضها عايز اليهود لي <تصفيق> هو هو صولو يقول بقى لي النبوءات لازم لو قالوا عارفين عندكم كان يجي بس طفين المملكة التانية ف ي ن ان هو يملك يحلو ه ده في المجيء ا ل ت ا ن ي ي ب ق ى ل ا ز م يقول انه قام عشان ح ي ي ج ي ت ا ن ي ما ه و طالما قام يا شباب يبقى في مجيء ت ا ن ي ده ده يقوله تلاميذه شافوه هو تلاميذه شافوه اللي كان بولوس عايز يقوله. <تصفيق> تاني النقطة تاني النقطة ان احنا عارفين ان ياسوع اللي الكلام بولوس الاناجيل لما هو يعني اللي يعتبر طيب يعني بس بحسب لما قام و س أ ل ن ا سؤال و ق ع د بكتر شهور من فيه ج ل ي ن ا ا ظ ه ر ش لغير ل ا من ؤ م ي ن ل أ ن ه ه و ب ن فيه س ه ب ق و ل و بنفسه ب ي ق و ل لا يجدوا ح ت ا الأصحاء الأصحاء إلى طبيب ج ي ن ا ن ت مش ج ا عشان خطر ا لماذا لم خ ط ئ ي ن أي س ؤ ا ل ب س أ ل ه ل م ا صعد ي ا شباب ليه يا عمنا م ل ح ب ي ب ابو السهيل لم يصعد من قلب الهيكل, ليه ليه الهيكل؟ خلاص انت قمت ولو شافوك مش ه ت ف ر ق م ع ه م ط ب يا اخي حتى تعال في الصعود كلف نفسك كده ز ي ا ر ة حلوه لحد الهيكل و م ت ك ل م ه م ش يعم اصعد امام الملا أ ص ع د امام الملأ اعتقد ان كان ده كافي وشافي ان كل اليهود تؤمن المسايا ان يسوع هو حتى لو معندهمش ا اي نبوءه في الكتاب حيؤمنوا ب ر ض و خلاص لو شافوه انه بيصعد انما انا لا اشوفه هو بيقوم ولا اشوفه ن ا هو بيصعد هو في حد حيشدك وانت بتصعد اقولك خليك م ع ن ا ش و ي ة ماهو لسه بدري ط ما عملناش الواجب معاك ك ل ما هو حاجة جد والله. ما هو انت بإيمان. لحد بيقوم. ولا حد بيصعد. ده حاجة غريبة والله هو هو جن بجد انت عاستقنعني لا م تلاميذ للمقام المعفنين مصيروا ي بيصعد يا فرحتي وشافه طب الناس التانين ايه ذ وشافه وشافه دون الناس طب إ ذ ن ق ص ة ي القيامه جماعة ا ة لإثبات إن و ا لاثبات م س ي ل إ إ ن هو المسايا فقط لا غير لذلك حتى يسوع على في إنجيل في و ك ا أما أن كان ا ينبغي ل م س ي ح يتألم ب ه ذ انجيل ويدخل وبعد يوضح يا بياء مجده كده أخ إلى لهم ل ا بدأ ب و و ت ا ل م و د ة ف ا ع ه د ا لوكا ق د ي م ا وا وا وا إنه ن ينبغي أن رحنا لقناش من العهد يموت ويقوم القديم أي حاجة من دي ما حاجة العهد خالص النقطه ايضا ح ي ج ه ب ط ر ح وبرضه اسمع تعليق عامل ابو ص ي ر الناس ي اللي شباب ا كانت عايشه في عصر المسيح اللي هي امنة هي مسايا هو ان كانت بتؤمن ان هو انسان ولا اله م ا ي و ح د ك ا ن ب ي و م ان هو اله ط ب د هذا ب ي ص ي ر ش ت س ا ؤ ل يا ج م ا ع ة م ا ب ي ص ي ر ش ت س التساؤل ؤ ايه ل ا ل ل ي ب ي ص يا ر ه ي ج م ا ع ة فينو بؤات عن المسيا ا ان هو مثلا حيجي ي من عزراء وان الله ب نفسه حيسكن حسب ما ب يفسرها المسيحي يا ج م ا ع ة ما فيش واحد من معلم ا ل ش ر ي ع ة يؤمن بالوهيته قبل ما يصلب الا انا عايز اقوله عايز اقول ان في نبوءات بحسب الفهم المسيحي بنتكلم ان الله ده اللي جاي ولا شخص ولا شخص كان فاهم ان اللي جاي ده الله الا بعد القيامه ة لازمة النبوءات النبي اللي كان بيجي ده لما قوموا يسألوه أو حد يكلمهم إيه تعليقوا على النبوءة لو الله يسأله يقول له كان دا قوموا او ايه جاي ان ازاي امتى معرفشي بنبوءة بنبوءة يعني نبي بنفسه انا بيجي واحد او هيجي فيجي حد مش فاهم صراحة يعني الناس المعلمين ا ل ش ر ي ع ة دول وده ب ي أ ك د يا شباب ان ن ق ط ة ا ل ه ي ة المسيح لم تخطر في بال احد من ا ل ك ت ب ة ليه لان معلمي ا ل ش ر ع معلم ة ا ل ش ر ي ع ة معلم ا ل ش ر ي ع ة ا ل ي ه و د ي ة الناس دي لم تؤمن ب ا ل ه ي ت ه ممكن الناس ت ق و م فيهم امنت ان هو المسيا بحسب ما جاء في الكتاب س الناس دي ما امنتش ان هو الله رغم انهم ا عارفين كل النبوءات اللي في العهد القديم وبرضو هو هو هو أبولوس أبولوس هاو وهو بروح ويقع هاو بتاع بتاع خبيرا الرب وابتدأ وبرسكيلا آخر السكنداري طريق حر النص اللي أعمال اللي الحج هذا كان خبيرا في طريق الرب وهو هذا يجاهل في المجمع فلما سمعه أكيلا سنزل يتكلم نص سمعه في في ان اذا ك وش عرفت ا هو انه ه المسيح ماخدتش بالها من ولا نبوءه بتتكلم ان الاتي سيكون اله م س الناس ي عايزين نتلعو أبونا المعمدان أتى إلى إلى الصلب يوم بالتلاميذ الشريعة كلهم أغبياء بس اللي اتبعوا بولس الرسول ما شاء الله يعني ح اثرت ج ة حلوة كده بقى م و نظيف عايز ما شاء انت كل البشر اخبياء دي و اكثر ل اللي بتفهم. حاجة جميلة ي حاجة بتفهم عملنا السلام م ورحمة الله وبركاته. محمود وبركاته اوه الله ت انت اكتر من ن ق ط ة بس ك و ي س ك ن ك ذكرتنا الان بموضوع السلب والقيام ا ل ل ي كنا ب نتناول ه من شهر ونصف من كنا نتناول ه ب ع د ي ن تركناه محمود تركناه تركناه في حين ان هذا ه الموضوعين هدول اهم موضوعين اهم موضوعين اهم ا ب ا ل ن س ب ة لقولهم انا بقولك ان ه ا ل ك ه ن ة اتهموه بانه يدعي ا ل ا ل و ه ي ة جيد بالله عليكم يا اخواني ركزوا معي ركزوا معي كيف ا ل ك ه ن ة من و ج ه ة نظر ا ل ك ه ن ة لما يقولون انك تدعى انك اله او ابن الله او انك المسايا كيف بده يكون من و ج ه ة نظرهم انه يجدف لادعاء ا ل ا ل و ه ي ة وهم لا يعلمون انه ولد من عذراء اصلا لا يعلمون أنه ولد من هاي نقطة. النقطة التانية النقطة التانية أكبر دليل انه عذراء هاي اخواني يسوع ليس على هو من نقطة اكبر المسايا بتعرفوا ايش هو؟ أ ك ب ر دليل على أ ن يسوع ليس هو المسيا ا ترفه ع ا ل ش ه و ا ل شاطر ب ي ق و ل ه ا أ ك ب ر دليل مختصر جدا على أ ن يسوع ليس هو المسيا ا ن هو ل د الميلاد ا ن عساه انا هو ل د م ي ل ا د انا ولد ا ل س ي ترفه ي و ف يا ا خ و ا ن ه و ل د ك يا ا خ ا ن ك يا ا و ا ن يا ا ن ك يا اخوانك ي ل اخوانك ي يا ا خ و ا ك يا ا خ يا اخوانك ي و ا ن يا ا خ و ا يا خ و ا ن يا اخوانك يا اخوانك يا اخوانك يا ا ن ك يا ا خ ا ن ك يا و ا ن و ا ن ك ا ا خ و و ا إ ن كنت أ ن ت المسيح ابن الله إ ن كنت أ ن ت المسائي جيد لما س أ ل و ا هذا الكلام كانوا هم بظنهم أ ن ه ابن يوسف فبالتالي و كانوا يعلم الكهنه ان ا ل م س ي ح ي أ ت ي من عذراء لما س أ ل و ا ابتدائنا ان كنت أ ن ت ا ل م س ي ح أ م لا ل أ ن ه ما كانوا ب يعرفونه مولود من عذراء كانوا ب يعرفونه أ ب و يوسف النجار وأرحل أخواني هذه النقطة تنسف الموضوع هذه النقطة تبين أن يسوع ليس هو لي ليس المسايا تبين نقطة تنسف أن هذه ليس هو المسيا ا إ ذ ا كانوا ا ل ك ه ا ن ي بعرفوا من كتابهم أ ن المسيا ا ي أ ت ي من عذراء فكيف ي س أ ل يسوع بن يوسف إ ن كان هو المسيا ا <تصفيق> ما يا إ خ و ا ن ي هذه نقطه و ا ح د ة بتدمر فيها ق ض ي ة أ ن يكون يسوع هو المسيا ا أ ق و ل إ ن و سبحان الله الله سبحانه وتعالى أ ر ا د يا الله ما أ ج م ل ه ا من ن ق ط ة يا اخواني يا الله يعني من من حكم الله سبحانه وتعالى ها أ ن يفضحهم فعلا فيها, فضحهم فيها. ان يكون ميلاد المسيح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من عذراء دليل على أ ن ه لو سيكون النبي المنتظر معي طيب بالنسبة للقيامة, بالنسبة للقيامة بالنسبة بالنسبة نعم محمود يقولوا أنه أنسب أن هو、المسيح. ولكن بمصطلح آخر بيكون أنسب أن أ ن يقولوا أ ن ه هو ايش المخلص ل أ ن ه ا ل م س ي ح مخلص والخلاص كما جاء في العهد القديم زما قلنا خلاص روحي ب إ خ ر ا ج الناس من ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن إ ل ى ع ب ا د ة الله سبحانه وتعالى إ خ ر ا ج ه م من الظلمات إ ل ى النور والخلاص المادي تحرير ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة من الرومان أ ل ي س كذلك إ ذ ا ا ل م س ي ح هو المخلص ه ل بما ان ه بولس حول مفهوم الخلاص إ ل ى مفهوم آ خ ر ل ه خ ط ي ئ أ وما خطيئه أو جيد فجعل يسوع المخلص الذي صلب فقام الذي صلب فقام جيد صلب عن خطيئه ادم وصلبنا جميعا معه وقام وقمنا أ ي ض ا معه ب ا ل خ ل ي ق ة ا ل ج د ي د ة فمن هون ا ل ق ي ا م ة تعني أ ن يسوع هو المخلص يعني أ ن اقول انه لفظ مخلص هنا أ ن س ب من أ ن ن ق و ل م س ا ي ي رغم ان ه المسائي والمخلص واحد جيد فقط ل ي ج ع ل يسوع المخلص ل ي ج ع ل يسوع هو المخلص أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ق ط ة قلت ه انت أ ب ا ل ن س ب ة لليهود في اخواني على فكره إش إش اليهود على ف ك ر ة واقعين ب م ش ك ل ة اليهود واقعين بمشكله ايش هي ا ل م ش ك ل ة ا ل م ش ك ل ة يا اخواني انه حسب كتابهم انه حينما ي أ ت ي المسايا بعد أ ن ي أ ت ي المسايا يبنى الهيكل الثالث معايا خ و ا ن ي بعد أ ن ي أ ت ي المسايا يتم تحرير ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة ويبنى الهيكل الثالث جيد؟ جيد؟ جاء هيك المفروض. هيك المفروض. الآن اليهود, اليهود حاليا يعرفوا إسرائيل سنة 1948 في فلسطين جيد؟ ما بيقدروا الآن يقولوا المفهوم اللي جاء في عارفين دولة هم هذا إنهم المفهوم المفهوم المفهوم ولكن الكتاب المفروض المفروض الآن المعنى بما أقاموا ما الآن فحوروا أشار الآن؟ سنة المفهوم عندهم ا ل آ ن إ ن ه إ ن ه رح يصير رستوريشن للشعب اليهودي إ ن ه م كلهم ي ا ت يتمسكوا ب ا ل ت و ر ا ة ويحل السلام بناتهم كلهم متمسكين ب ا ل ت و ر ا ة بعودتهم إ ل ى الله سبحانه وتعالى جيد بعد أ ن يحصل ذلك بعد أ ن يحصل ذلك س ي أ ت ي المسايا س ي أ ت ي المسايا ليبني الهيكل او او او يبنى الهيكل ف ي أ ت ي المسايا وغالبا وغالبا ا ن ه الرستوريشن تبعت ل ل ش ع ب ا ن ه يرجعوا للايمان كلها يبنوا الهيكل ومن ثم ي أ ت ي المسايا كملك يظهر ف ج أ ة كملك يقود شعب إ س ر ا ئ ي ل ولكن ما حاجتهم الاذى اصلا للمسايا ان كانوا كلهم اه ر ح يعودوا لله بقلب مخلص ويبنوا الهيكل انتم عايزين بس ملك يحكم فقط يعني ه ل س ن ليش اضطروا لهذا المعنى الذي يخالف الكتاب لانهم اقاموا دوله ة فلسطين أقاموا دولة فلسطين في حين في حين المفروض حسب الكتاب اليهود لا من الشتات إلى فلسطين كشعب كشعب كشعب يعني وانما وانما يعني ليس كشعب المفروض ليس كشعب يهودي ليس ليس و إ ن م ا كشعب تابع لدي لدي لدين المسايا ل ش ر ي ع ة المسايا فبالتالي ا ل ت و ب ة عليهم و ا ل ع و د ة للارض ا ل م ق د س ة تحت ظل ر س ا ل ة المسايا تحت ظل ر س ا ل ة المسايا على ف ك ر ة بالنسبه ة ل ل ي ك للهيكل ا ث ث ا ا ل ل الثالث الهيكل الثالث, اه الهيكل الثالث بتعرفوا يا أخواني طبعا التجاوز نقول على التجاوز عن لفظ هيكل عن كويس تجاوزنا م نقول هيكل جيد الهيكل ايش هو اليس هو مسجد اليس هو بيت, بيت الله بيت الله بيت الرب بيت الرب م بتعرفوا و ط ب ي الرب الاغبياء الاغبياء انو المسايا اجا وفعلا كما في نبوءاتهم بعد مجيء المسايا تم بناء الهيكل الثالث ه ي ك ل الثالث هي قائم في بيت المقدس المسجد ا ل أ ق ص ى اللي هم بدهم يهدوا بايديهم قائم صلوا ل ف وثلاثمئه س ن ة قائم صلوا ل ف وثلاثمئه س ن ة وهذا تحقق تماما جاء المسيا حرر بيت المقدس وبنى, الهي... وبني الهيكل الثالث بعد مجيئه بنى في نفس المكان المقدس صلوا ل ف وثلاثمئه س ن ة ه ل هم عايزين يهدوا المسجد ا ل أ ق ص ى تخيلوا عايزين يهدوا الهيكل اللي هم بنتظروا بناؤه المفروض الهيكل اللي ه م بينتظروا ب ن ا ؤ ه ه م عايزين يهدوا ب ي د ه م شوفوا ا ل م ف ا ر ق ة ا ل غ ر ي ب ة ا ل ع ج ي ب ة يا اخوان والله م ف ا ر ق ة غ ر ي ب ة غ ر ي ب ة ب ا ل ن س ب ة لهذا الشعب شعب غليظ القلب قلبه كالحجر هلأ انهم وهم احبارهم اللي شو صار طبعا بما يعلموا غير شرعية يعني فكرة على بما اقاموا المفروض انه دولة تماما هذه غير ش ر ع ي ة بمعنى أ م ا الله سبحانه وتعالى غير راضي عنها يعني ليست ب ر د ا الله سبحانه وتعالى علماءهم يعلمون ذلك ولكن هذه ا ل د و ل ة د و ل ة ص ه ي و ن ي ة ح ق ي ق ة يعني إ س ر ا ئ ي ل د و ل ة ص ه ي و ن ي ة واللي بيقول د و ل ة يهوديه ا ل ى ف ك ر ة غلط هم ما يعني بيقولك ج و ش س ت ماشي الحال بس ح ق ي ق ة هي ص ه ي و ن ي ة ا ل آ ن بما إ ن ه م جاؤوا و أ ن ش ؤ و ا هذه ا ل د و ل ة اللي هي ليست حسب, حسب شرع الله سبحانه وتعالى هم يعلموا تماما عندك مثلا ف ر ق ة ناتوري كارتا اللي بيقولوا ليس لنا حق في فلسطين انتهى موضوعنا في فلسطين انتهى موضوعنا في فلسطين وهذه د و ل ة غير ش ر ع ي ة ليست بحسب إ ر ا د ة الله سبحانه وتعالى هيك بيقولوا هم جيد فبما أ ن ه م أ س س و ا هذه ا ل د و ل ة الان آ ن ل آ بدو يحرفوا نبوءات كتابهم أ و مفهوم كتابهم عن ا ل م س ا ي ا فلم يعد و كما يقول الكتاب ي أ ت ي ا ل م س ا ي ا يحرر بيت المقدس ومن ثم يبنى الهيكل ا ل ت ا ر ي لم يعد ا ل أ م ر كذلك لا اصبح انه الشعب يعود كله إ ل ى الله و ا ل س ي ر يعني كلهم ق د ي س ي ر ما شاء الله عليهم جيد حينما يفعلوا ذلك سيبنى الهيكل أ و يبنى الهيكل ومن ثم ي ص ي ر كذلك بكل ا ل أ ح و ا ل وبعدين يجي مين يجي ا ل م س ا ي ا كملك يجي المسايئه فقال ابو الدنيا كلياتك كل ليش؟, ليش حتى لا يعترفوا أ ن دولتهم ا ل آ ن ليست ش ر ع ي ة ل أ ن ه م لو, لو لم يقولوا ذلك لاعترفوا ضمنا أ ن د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل ا ل آ ن د و ل ة غير ش ر ع ي ة المفروض تكونوا في الشتات المفروض تكونوا الشتات ولا ترجعوا من الشتات إلى الأرض المقدسة إلا حينما يأتي المسايا الذي يحرر الأرض المقدسة ويعيدكم إلى المقدسة إلى يأتي من ويعيدكم في يحرر الشتات من الشتات إ ل ى ارض ل أ ا ل م ق د س ة ومن ث م ي ب ن ى ا ل هيكل هيكل ا مفروض الترتيب هيكل ا مفروض الترتيب تماما كما حصل في السبيل بابل ا ل أ و ل كيف كانت كيف كانت ترتيب الترتيب, الترتيب سبيو الى إ بابل ودن ض ل في بابل م د ة السبعين س ن ة طول م د ة القضاء ا ل ل ي قضاء الله سبحانه وتعالى عليهم ا ل ل ي ه م السبعين س ن ة ولم يعودوا من بابل الى الارض ا ل م ق د س ة بعد ان تابوا وهم في بابل بعد ان رجعوا الى الله وهم في بابل وامنوا بالانبياء الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى او اقامهم فيهم في بابل حينها زال غضب الله سبحانه وتعالى عنهم بعد مضي هذه السبعين س ن ة او مع ا ن ق ض ا ء ه ا فعادوا الى الارض ا ل م ق د س ة بعد عودتهم الى الارض ا ل م ق د س ة بني الهيكل الثاني مزبوط. المفروض نفس السيناريو يصير ب ا ل ن س ب ة للهيكل الثالث المجد ل ي ي أ ق من م سنة س ا ل الاقصى أ ق ص ى ل ل م س ج د ا أ سبيوا على يد الرومان ويبقوا خارج ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة م د ة اربعمئه وتسعين سنه اعتبار من إ ق ا م ة رجسه الخراب ماشي ا ل آ ن سيبعث المسايا وبعث المسايا على أ س ا س ب ع ث ة المسايا وتحت ر ا ي ة المسايا تم تحرير بيت المقدس من الرومان جيد تماما كما تم تحر... تحرير بيت المقدس من البابليين في السبيل ا ل أ و ل نفس السيناريو نفس السيناريو هزم البابليون فحرر ي بيت المقدس ا ل آ ن السيناريو الثاني يهزم الرومان ويتحرر بيت المقدس وبعد ذلك يبنى الهيكل وهذا ما تم فعلا وهذا ما تم فعلا ا ل آ ن ي ع و د ا حاضر أخي محمود ل آ ن حينما يبعث المسيا ا لهم شرعا شرعا الحق ب ا ل ع و د ة ولكن ليس كيهودي, وإنما كمسلم. ليس كيهودي وانما كمسلم تحت رايه ة لا ل إ إ لا اله ل تحت ر الا ي ة إله إ ل الله ا من ضمن إ ي ش ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وكل ا ل أ ر ض الاسلاميه إ س ل م لجميع م ي هي ة ل ا م ي ن بغض ل ن ظ ر ن ن ب إسرائيل أو أو من من أي قوم كان أي أو قوم من ي بيتم ك المفروض في ولكن سؤال ب ا اول و ا بارك الله, الله ي مره ايش غ فضل محمود اخط معك يخطو على باله عمنا الحبيب ب ا ل ن س ب ة لليهود الان هل في حد من نسل داود هل عندهم نسل الان في حد من نسل داود الآن موجودة من وكده بما ان المسيا ا اللي حيجي ده بحسب إ ي م ا ن ه م حيكون من ن س ل د ا و د والله السؤال خطر على بالي يعني يعرفوه إزاي يعني حينعرف إزاي يعني جاي في عمين يخلفوا حيطلع مسايا إيه اللي النوم من نسل ده يعني ما ده حاجة جن بصراحة يعني. واحد جاي في حد من نسل داود موجود. عمين مثلا موجود. منهم حيطلع منهم مسايا. حد أنا من نسل طب بصراحة طب يكدبه يكدب هم ده ده ده ما موجود مسلا موجود محد واحد وقت داود لو داود دلوقتي إيه حاجة جال اللي يكدب الشخص حد حد او نحن سلام د ا ن و د تفضل ع ل ن ا م عليكم ك ا م السلام ا ل ل ع لاي محمود محدش ح ق د ر يكذبه اي واحد فيهم يقول ج ي ي ب انا المسايا جيد مش انا من المسايا من نسل داود مش ر ح ي ق د ر يكذبوه ن بدو يثبتوا ان كان من نسل داود ولا مش نسل داود <تصفيق> بعد السبع نبدو نثبته عاد يعرفه ما عاد السجل الروماني الفين خلاص ما سلم سنة يعرفه ما في الموضوع اليهود على ف ك ر ة عارفينه اليهود عارفين عارفين ان ه المسيا ا اجا في قرار ة ق ل و ب هم ا ل ك ه ن ة تبعتهم رجال العلم عارفين ا ن ه اجا عارفين ا ن ه ه ي ك الثالث بني هم ما ي س أ ل و ا نفسهم يا ج م ا ع ة ما ي س أ ل و ا نفسهم طب شو دخيل الله ه ت س ب ي هذا اللي استمر الفين سنه أه؟ الفين س ن ة الفين س ن ة معاي من دمار الهيكل الثاني حتى ا ل آ ن يا إ خ و ا ن ي مضى تقريبا الفين س ن ة إ ذ ا الهيكل هيكل سليمان بقى قائم لكم س ن ة تقريبا كم س ن ة تقريبا تقريبا اربعمئه ي س ن ة طيب هذا الهيكل ا ل أ و ل الهيكل الثاني بقى قائم كم اربعمئه وعشرين س ن ة طيب الهيكلين مع بعض تمنيت س ن ة تقريبا انتم مش ملاحظين انو الهيكل الثالث صارو له الف و ثلاثمئه س ن ة يا ج م ا ع ة هي كلامكم اثنين على بعضهم ا ع د و ثمانمئه س ن ة بس والهيكل الثالث لازال قائم من الف و ثلاثمئه س ن ة الموضوع واضح تعرف يا اخي انا مرات بطلع على بعض المناظرات بين يهودي ومسيحي والله ب ت ه ي أ ل ي ب ت ه ي أ ل ي لما ب ت ك ل م عن المسايا خصوصا لما ب ت ك ل م عن المسايا بيجي بقولك المسيحي بدو يثبت انو يسوع هو المسايا بكون اليهودي طلع عليه وصافا طلع عليه وصافا انو مرات ب ت ه ي أ ل ي ا ن ه على وشك انو ي ق و ل له ست امك المسايا أ ج ا وانتا وهو محمد رسول ا ل إ س ل ا م و ن ح ن ا عارفين الحكيات بس ما بدنا نامل فيه والله انو ب ت ه ي أ ل ي ا ن ه على وشك انو يقولو له يا إ ن ه أ ج ا بس إ ح ن ا ما بدنا ا ل آ م ن فيه ما ضلك تقول لي ا ن ه يسوع هو المسائل والله بتهيالي هيك يا اخواني إ ن ه رح ا ينطق فيها ولكن م يا هود شو بدك تعمل ي هود شو بدك تعمل الموضوع الموضوع قال ا ف وثلاثمئه ثانيه صلوا المسجد ا ل أ ق ص ى قائم حررت بيت المغرس ب ا ل ض ب ط زي ما قال الكتاب عندهم حررت والرومان هم المسيطرين عليها يعني اللي هدم الهيكل الثاني باقي في أ و ر ش ل ي م إ ل ى أ ن هزم وحرر اورشليم من منه تماما كما حصل مع الهيكل ا ل أ و ل طب ما بيعرف الحكي هاد ذ طب دانيال واضح جدا في الموضوع هاد ذ ا ا ن ي ل والمسيحي ض ح جدا ا في و و و ض ع هذا ا ل م اقيم عليه ا ل ح ج ة مش من دانيال بس من دانيال و م ن إ ر م ي ا ء و حسقيا ومن العهد م ل الخامسة ل ا ومن ا الجديد يعني المسيحي بقول ه يا رجل انت مش شايف انو المسيح قال يعني في, في بعض الحق اللي بقي في بعض الحق اللي بقي في متى وفي لوقه انت مش شايف انه قال أ و ر ش ل ي م راح ي تنهد وما بضل حجر على حجر من الهيكل بعد هيك تتعرض للضيق ا ل ع ظ ي م ة ويسقطون بسيف ا ل أ م م وتسبون إ ل ى جميع ا ل أ م م وبعدين بتشوف علامات ابن ا ل إ ن س ا ن بعد هيك بتصير ايش بتشوف علامات ابن ا ل إ ن س ا ن قادم على سحابه شوف الترتيب شوف الترتيب وقال ا ن ه تبقى أ و ر ش ل ي م م د و س ة من ا ل أ م م هم يبدو ن ي د م ر و ه ا إ ل ى أ ن تكتمل أ ز م ي ن ت ه م هم بمعنى ا ن الرومان سيبقوا مسيطرين على بيت المقدس إ ل ى أ ن ينهزموا من قبل م م ل ك ة الله يعني المسيح يقيم عليه حجه من العهد الجديد حتى لو ما ب د و ي آ م ن بالنبوءات اللي جاءت في العهد القديمه و أ و ل ه ا ما بعرف الموضوع جدا واضح انا اعرف تماما ان ه اليهود يعلموا هذا الحكيم ل ي هذا الحكي م هم ما بآمنوا وهم يعلموا علماؤهم ما ما العهد بهذا العهد الجديد قرأوا طبعا يقرأوا جاء في بهذا الخصوص اللي للنبوءات اللي جاءت ولكن لو تولوق في في في يؤيد القديم عن زمن مجيء المسائل ا ن ه زمن ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي الرومانيه بيعرف الحكي ذ ا طيب حتى بعض العلماء المسيحيين اللي اتطرقوا لهذا الموضوع نبوء الدانيال أ ق ر و ا أ ق ر و ا انو ا ل م م ل ك ة ا ل خ ا م س ة يجب أ ن تظهر أ ي ا م ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي الرومانيه وقال ا ن ه العرب هم م ن ح ط م و ا ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي الرومانيه و ل ك ن ه صرف النظر وغض النظر عن كل هذا الكلام وقال ا ن ه يسوع في م ج ي ء الثاني ف يسوع في م ج ي ء الثاني راح يحرر بيت المقدس من الرومان و ل ك ي ف من الرومان راح يرجع يعيد انبعاث ا ل د و ل ة الرومانيه ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة م ر ة تانيه وتسعيط ربات المقدس لهذا الدرج ة وصلت فيكم السفاهه لهذا الدرج ة وصلت فيكم السفاهه بدك تعيد انبعاث ا ل إ م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة حتى ي أ ت ي يسوع في م ج ي ء الثاني ايام ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة ويحطمها شو هذا الشي ء الغريب العجيب لا وبيلزموا مع حاد حتى, حتى, حتى يحدث ذلك يلزموا ليس فقط إ ع ا د ة انبعاث ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة و إ ن م ا إ ع ا د ة انبعاث ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ف ا ر س ي ة و ا ل ي و ن ا ن ي ة و ا ل ب ا ب ل ي ة ل أ ن ا ل ن ب و ء ة و ر ؤ ي ة ن ب و خ ه نصر م ت ص ل ة ا ل أ ر ب ع ممالك متصلين ببعض ف ت أ ت ي ا ل م م ل ك ة ا ل خ ا م س ة جيد متصلين ببعض متصلين ببعض بابل ت ه ز م من قبل مدو ا فارس مدو ا فارس ت ه ز م من قبل ا ل يونان اليوناني ه و ز ن من قبل الرومان وكل من هذه الامبراطوريات س ت ص ي ط ر على بيت المقدس وحدي ا وراء تاني حتى ت أ ت ي المملك ة ا ل خ ا م س ة ف ي ز م ن الامبراطوري الروماني وهم ي سيطر ة على بيت المقدس ف ت ز م ه ا و ت ح ر ر ه ا يلا ت فضل خليهم يعيدون بعاث الامبراطوريات ا ل ا ر ب ع كلها ت هذا من ن ا ح ي ة من ن ا ح ي ة ث ا ن ي ة ليس فقط مجيء المسايا وتحرير بيت المقدس وانما هو سيؤسس مملكه سيؤسس مجتمع سيؤسس دوله وهذه ا ل د و ل ة هذا المجتمع امته هي من سوا تحرر ي بيت المقدس مصبوط وليس هو لوحده يعني لو قال ان ه يسوع س ي أ ت ي ب م ج ي ء الثاني بعد ان يعيد انبعاث ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة من جديد يجي ا ب ن ف خ تمه ما بينفع ما بينفع ا ب ن ف خ تمه شو ب ن ف خ تمه هاي ن ا ز ل ي أ س س د و ل ة وهذه الدوله هم هي اللي راح تحرر بيت المقدس فهل يقولوا بذلك لا لا سبحان الله طيب مين عنده تعليق يا اخواني؟ خليني و ا أ ق و م أ ج ي ب شغله ان شاء الله من المطبخ وكل ل غ م ح م معك و د اللاقة